بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوا وخيرا مما يلمعون صفح طلبة الدكتور محمد رجل بن إسماعي يقدم لكم شور التفسير أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رابعا تفسير القران باحوال التابعين لما كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة وكانوا في عصر الاكتجاج اللغوي فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير ويعتمدها مصادرهم في التفسير نعم القرآن الكريم ما واحد هذا, ما هذا ما ذكره هذا ما ذكر في عند ذكر الصحابة رضي الله عنه صحيح القرآن الكريم واحد القرآن الكريم اجتهد التابعون في بيان القرآن بالقرآن ومن خلال الطلاع على تفسير الطبري رأيت أن ابن زيد أن ابن زيد رحمه الله تعالى أكثرهم اعتناءً الطريق أكثرهم أكثرهم اعتناء بهذا الطريق ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا قال القرآن روح الله وقرأ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى آخر الآية وقرأ قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا قال القرآن وقرأ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال بالقران وقرا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال القران قال وهو الذكر وهو الروح نعم وهذا يمكن ان يستدل به كذلك بتفسير القران بالقران ولكن لما كان هذا من جهه الاجتهاد وكان الاجتهاد من بعض التابعين صح أن يدخل ذلك مثالا في تفسير التابعي لايات القران القرآن وإلا فقد قصر آية القرآن لفظه القرآن بآية أخرى فيصلح ذلك أن يكون مثالا في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن قد أنزل الله ليكم ذكر ما هو الذكر هنا؟ ففسر تلك اللورة بموضع آخر من القرآن فيصح أن يكون ذلك نموذجا على تفسير القرآن بالقرآن نعم. اثنان السنة, السنة النبوية التابعين في اعتماد سنة النبوية خريقان الأول أن يذكر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد بعض الباحثين هذا النوع من, من تفسير التابعين الصحيح أنه من التفسير النبوي لأن التابعي ذكر ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفسر نعم على حالتين الحالة الأولى أن يسند التابعي ذلك التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنده ويكون متن ذلك المسند هذا هذه المروية متنها يفيد تفسير تلك الآية فهذا الصحيح ما ذكر من أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لا من التابعي أما إن فسر التابعي موضعا فاستشهد له بما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صريحا في تفسير ذلك الموضع وإنما استنبط ذلك التابعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون شاهدا لتفسير ذلك الموضع من القرآن هنالك يمكن أن ينسب هذا إلى فهم التابعي لا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ذكره ورجحه المصنف. إنما يصح في الحالة الأولى وما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا مباشرا في تفسير قول الله تعالى كيت أما ما لم يكن صريحا وإنما أعمل التابعي فيه عقله ورأيه فاجتهد فظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلح شاهدا لتفسير ذلك الموضع من القرآن فإن ذلك يصلح أن يكون من تفسير التابعي للقرآن واضح؟ ها؟ نعم والثاني أن يذكر ما بالغه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم ومن ذلك ما أخرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم بني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا الشر نعم هنا ملاحظة الملاحظة الأولى ما ذكره إن كان مرسلا فهذا يتعلق بفن دون الفن الذي هو موضوع الكتاب ولا بد من التنبه هذا أن كل فن وكل علم قد أصله العلماء قد وضعوا له قواعده وأصوله وهذبوا ضوابطه بحيث صار علما وفنا مستقلا نعم بين كل فن والآخر تقاطع وتداخل وخصوص وعموم لكن يظل كل فن مستقلا عن الآخر له أبواب ومباحثه وإن اشتركه فتجد في أصول التفسير مثلا أبوابا تشبه تلك الأبواب التي تجدوها في أصول الفقه وتجد كذلك أبوابا تشبه تلك الأبواب التي تجدوها في مصطلح الحديث وكذلك في بعض المسائل الفقهية وغير هذا ولكن يظل علم أصول الفقه علما إيه مستقلا فنا له اصول وله ضوابطه ما ينبغي ان يحاكم علم الى اصول علم اخر فهنا فرق المصنف في ملاحظه دقيقه فقال وهذا وان كان مرسلا يبقى وإن كان مرسلا يقصد بايه ان نحن ندخل فين في علم المصطلح خلاص انت ضعفه من علم المصطلح ان اردت لكن يبقى في علم أصول التفسير محتدما به يصح أن يكون شاهدا على موضع الاستشهاد واضح يا إخواننا فلا فلا يشترط لضرب النموذج والمثال الصحة الصحة من كل وجه يعني أنا ممكن أضرب إحنا كلينا ذا زمان لما قلنا في إيه في نماذج العربية إن أحيانا تجد الأئمة يستشهدون للقرآن بمواضع من شعر الجاهليه وفيه ما فيه من الاثام والأوزار والمقبوحات من الكلمات صحيح وتجد كتب اللغة العربية قد امتلات بأشعار العرب في الجاهليه صحيح يا وفيه الغزل الصريح وفيه الهجاء وفيه الشتيمة وفي وغير ذلك صحيح كده فيصح ان يضرب نموذجا ومثالا في اللغه العربيه وقد لا يصح في الفقه وقد لا يصح في الاخلاق وقد لا يصح في التوحيد لكن يصح ان يضرب مثالا في اللغه العربيه وكذلك قد يصح الشيء في علم ولا يصح في علم اخر يصح في علم ولا فيه فيه فيه صح فيحصح أن يضرب مثلا لأصول التفسير على ان المتابعين مثلا أكثروا من التفسير بالرأي والاجتهاد أو اكثروا من التفسير بالنقل والإسناد لكن في علم المصطلح يقول لك لا تكون لزيد بن أسلم ضعفاء في الحديث في الرواية فيسقطون الاحتجاج بإيه بمروياتهم لكن أنا الآن أستدل في علم أصول التفسير على على أن التابعين كانوا يكسرون من الاسناد تفسيرا لمواضع القرآن لا أتكلم الآن على الاحتجاج بأفراد تلك المرويات التي رواها التابعي كيت أو كيت واضح المعنى هناك فرق بينهم هو ألمح إلى ذلك وهذه قاعدة جليلة جدا تنفع طالب العلم لأنه ممكن إشكال يقول إلا إزاي يجيب هو الحسن معروف ان مراسيل الحسن مش مقبوله مثل أو فيها ضعف طب إزاي هو ويستشهد لا دفن يصح أن يضرب المثال ولا يشترط صحته من كل إيه من كل وجه واضح الملاحظة الثانية وهي متعلقة بالأولى بما ذكر لكن على سبيل التعين والتخصيص قواعد مصطلح الحديث وأصول علم الرواية بما يكون موضوعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القبول أو الرد والتصحيح والتضعيف وغير ذلك فهو في الحقيقة علم مستقل له قواعده ولكنها بنيت وحيكت وضبطت بحيث تتناول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما غير ذلك من فنون الشر فقد يحصل توسعه أو مجاوزه او تغير لبعض تلك القواعد فاذا جاء في اصول الحديث وفي قواعد الصحة والضعف والقبول والرد بالنسبة للمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء جاء أصل أو جاءت قاعدة فما ينبغي أن أحاكم إليها كل فن وإن كان ذلك الفن قد أتى في ذلك الموضع بالإسناك خلي بالكم معي صليتوا على مع النبي صلى الله عليه وسلم مثال مسألة التاريخ والسيرة نجد من صنع أهل العلم أنهم تجوزوا في قبول مرويات التاريخ والسيرة ما لم يفعلوا في صلب موضوع مصطلح الحديث وما يترتب عليه من أحكام الحلال والحرام بل نجد أنهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بجهه الإسناد قد فرقوا بين ما يترتب عليه الحلال والحرام وهذا جمهور المتقدمين فرقوا بين ما يتعلق عليه به الحلال والحرام وما لا يتعلق به حل ولا حرمة وإنما يأتي تحت أصل العام في قضايا الترغيب والترغيب ونوافل الأعمال والطاعات بشروطه على حسب ما ذكر أهل التحقيق من أهل الحديث في ذلك هم فرقوا في نفس الموضوع بين مرويات ذات طبيعة معينة ومرويات أخرى ذات طبيعة أخرى صحيح فكذلك فنون العلم فذلك التفسير فالتفسير هل وحاكم التفسير ومرويات التفسير على نفس القواعد التي وضعت في علم الصلاة الحديث بعض العلماء قال نعم نحاكم ولكن صنيع المتقدمين على غير ذلك صنيع المتقدمين على غير ذلك وأنهم توسعوا في جهة التفسير كما توسعوا في جهة السيرة والتاريخ هنا المح إلى هذا المعنى فقال وإن كان مرسما إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم هذا يشير الى ذلك الذي ذكرناه وان كان اصاله في المعنى الاول ايه المعنى الاول ها ان النموذج والمثال ما يشترطش فيه انه ايه انه صحيح من كل وجه او في كل فن ممكن يكون صحيح في فن دون فن او يضرب مثالا وان لم يكن صحيحا في الشرع مطلقا لكن دور يبقى مثال في اللغه بس واضح يا اخوانا ها طيب نعم اكمل وقال في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال بلغني, إيه؟ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم اعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثلاثة الصحابة تتلمذ التابعون على يد الصحابة واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة كسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الورويات الدالة على اعتماد التابعين تفسير الصحابة ما رواه الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله الملك قد سبقت منه كلمة لأملأن جهنم لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها لا يملأها شيء حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها وهي لا, م... وهي لا يملأها شيء أتاها الرب فوضع قدمه عليها ثم قال لها هل امتلأت يا جهنم فتقول قط قط قد امتلأت أربعة اللغة لا زالت تابعون في عصر الاحتجاج اللغوي، وقد كان لهم في تفاسيرهم اعتماد على اللغة، وهذا ظاهر في تفاسيرهم، ومن ذلك قوله تعالى والنخل والنخل والنخل باسقات لها طلع نضيل. قال مجاهد وقطادة وابن زيد الباسقات الطوال. خمسة أهل الكتاب. هذا تفسيره لغوي، نعم. خمسة أهل الكتاب كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ولكن يبقى الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار ولكن يبقى الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم الإسرائيليين وقد ذكرنا حكم الإسرائيليين ولكن لابد من التنبه إلى من اعتمد الإسرائيليات تفسيرا لكلام الله تعالى صحيح قد يستأنس وقد تذكر لكن لا على سبيل معرفة مراد الله من القرآن لا يمكن أبدا ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج لا يدخل هذا لا يكون هذا التحديث المباح في قسم من أقسام الإسرائيليات وهو ما لم يأتي تكذيب ولا تصديق من الشرع بشأنه لا يمكن أبدا أن يكون إيه؟ بيانا لأصل ذلك الشرع وهو القرآن لا يمكن أبدا أن يفتقر بيان القرآن إلى الإسرائيلية فهذا خطأ وإن كان من صنيع بعض المفسره ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من باب التفسير والله أعلم وتظهر كثرة مروياتهم عن بني إسرائيل من خلال تفاسيرهم ومن ذلك ما رواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة النصارى قال أبو عبد الرحمن السلمي نزل نزلت المائدة خبزا وسمكا وقال عطية المائدة سمكة فيها طعم كل, كل الطعام ستة الفهم والاجتهاد هذا في الحقيقة يعني الذي ذكره نكتة لطيفة صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول إيه كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابه ذلك أن الصحابة كانوا افهم أفهمه وألزمه وأفقهه لذلك الشرح ولمقاصدي ولكلام الله تعالى ولذلك لم يحوجهم ذلك الفهم إلى مزيد من التوسع فلما قل الفهم وليس بقليل فلما قل في مرتبة التابعين عنه في مرتبة الصحابة حصلت ذلك حصل ذلك التوسع واضح إخونا حصل ذلك التوسع ولكن هل يقال أن, أن هذا الذي حصل زيادة في العلم يعني ما هو الصحابة لم يتكلموا في هذا مثل نزلت المائدة خبزا وسمك لما جه عصر التابعين زاد العلم في التفسير هذه الإضافة فهل تعتبر زيادة زيادة علمية ذات فائدة لا في الحقيقة بالعكس لأن شرط العلم النافع أو شرط أن يكون العلم نافعا أن يترتب عليه العمل اعتقادا أو فعلا لا بد من ترتب العمل بما يزداد به المكلف ايمانا وسعيا في طريق دين صحيح فما لم يترتب عليه عمل ولا سعي ولا إيمان ولا دين فليس من العلم النافع في شيء فإذا شغلت به أفهام الطلاب and الناس at the people so in fact this is a mistake and it's not a mistake it's obvious that the meaning so if I found the warmth and the warmth and the warmth and all that with what does not meet with him a threat كل الكلام ده لا يترتب عليه عمل طيب انا أعد أراه دلوقتي لما اجي أعد أراه يبقى أنا استثمرت وقتي ازددت به طاعة ازددت به عملا سعيا في طريق الاخره لا يبقى لا يعتبر ذلك علما إيه. نافعا وان كان ملتحقا يعني أو منسوبا إلى العلم النافع لأنه من القضايا الشرعي. لا يا الحقيقة لم ينتفع به المكلف لم ينتفع به طالب العلم بل ضر على التحقيق لأنه ضيع الأوقات في إيه؟ في النظر في الفهم في السؤال في الحفظ في كيت, كيت ولم ينتفع بشيء فيه في علمه نظرا ولا في عمله سعيا فالصحابة بحقيقة لم اقتصروا على جملة ولا جملتين ولا ثلاثه لكن ترتبت عليها الأعمال صحيح أما لما توسعنا غير ما بقينا عشر جمل ولا عشرين جملة ونجد ان الأعمال نقصت يبقى هنا يبقى في إشكال ولا فيش إشكال في إشكال في الحقيقة واضح يا يبقى نقدر ذرأول إني نزلت المائدة خبزا وزمكا ثم ماذا ثم كان ماذا يعني مش خصارة تسويد الصحف بينما هذه الأمور التي لا يترتب عليها لا يترتب عليها شيء هل هي زيادة عن علم الصحابة لا ليست زيادة عنه لكن هي نقصان عن علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما احترامنا وتقديرنا للتابعين الأجل لكن في الحقيقة هذا نقصان عن درجة الصحابة العلمي والفاه الذي كانوا عليه رضي الله عنه فما سكت عن القرآن سكت عنه ولذلك لم يأتي في القرآن حرف إلا وترتب عليه العمل وما لم يأتي في القرآن إما أن تجده في السنة أو في غير ذلك من أدلة الاستنباط أو ان لا تجد له ويعني هذا أنه لا فائده منه لا فائده من ذكره واضح يا اخواننا لكن كل حرف كنا لسه بنتكلم امبارح بنقول ايه في سوره يوسف الحذف الكثير كنا بنقول في قول لايت ايوه وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه من مصر ده ضر ومضر وده متعلق بالرجل صح كده ها؟ وكأنه بيصرف الرجل دا وبينعته إنه من مصر وخلاص نعته خلاص كما يقول مثلا زي ما الرجل المصري الرجل العربي الرجل الكيت لكن شوف الدقة إن القرآن يأتي بهذا ليه لأنه يترتب عليها عمل يترتب عليها واقع بل ما زال الناس يعانون من آثار إلى يوم الناس هذا كلمة من مصر لو كان من حته تانية كان ممكن خريطة العالم ديتة تتغير صح ولا مش صح لكن الذي اشترى يوسف كان شوف بقى كل الاحداث اللي هتدخل فيها مصر وازاي يبانوا اسرائيل سيكونون في مصر وبعد ذلك ثم يخرجون لما يخرجوا عايزين يرجعوا ثاني وتبدا الاحداث موجوده الى قيام الساعه الى حصول تلك المقتله التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما زال اهل الشام المتخمين لمصر والمسر على حدودهم وزغورهم ما زالوا في ايه في رضاق كل وشد به هذه اللفظه من مصر فأشوف الكلمة ما كانتش أمرها هامشي تبعي كما يقولون في أهل اللغة ولكن في الحقيقة هو أصيل في المعنى يترتب عليه فائدة في الفهم وفي تحليل تلك القضايا التي تحصل فكل حرف جاء في القرآن يترتب عليه عمل وما لم يذكر القرآن ننظر في بقية الأدلة خاصة السنة فإن وجدناه رتبنا عليه عملة وإن لم نجد ذلك خلاص ماء لا تتعنى في طلبه لأنه لا فائدة فيه واضح يا فلذلك نقول ما زاد التابعون من هذا الجنس من كتب عن آل الكتاب في تساجرة التين اللي أكل منها ولا الورقة كانت شكلها ازاي ولا عمل ايه كل هذه القضايا لا يترتب عليها عمل لا في باطن ولا في ظهر وبالتالي التعني في طلبه نقصان عن مرتبة الصحابه رضي الله عنه. سبعة الفهم والاجتهاد اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسير القرآن وابراز فوائده فكان بينهم في ذلك اختلاف نظرا لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم وهي تختلف باختلاف أشخاصهم ولذا فقد يكون لهم في فهم الايه أكثر من معنى وكل معنى مبني على ما مبني على ما سبق من المصادر المذكورة سابقة في اختلافهم في إنزال المائدة واختلافهم في القرق والبروج والعاديات وغيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ثم السبيل يسره قال السدي وقتاده يسر خروجه من بطن أمه وقال مجاهد والحسن وابن زيد يسر سبيل الخير والشر مثال آخر قال ابن جريب هنا في خلاف حصل خلاف ودي إشارة لما سيكون ولعلم سيقوم ولذلك يا أخوانا إحنا كنا قلنا ليه المجمل فاكرين السؤال طب ليه يأتي في القرآن مجمل ليه يأتي في القرآن شيء يفتقر إلى بيان ها إيه الإجابة الأولى آه دي الإجابة عامة حتى في النسخ لما تكلمنا عن النسخ ليه النسخ في القرآن وفي الشرع فأول شيء أمر يتعلق بالعقيده يتعلق ب... بالله تعالى ايه هو لا يسال عما يفعل وهم يسالون فهذا تمحيص الدين تمحيص الايمان ولذلك لما ربنا ذكر الناس قال ايه أه؟ وبعدها أه؟ كل شيء قدير الم تعلم ان الله على كل شيء قدير كل شيء قدير كله الامور وصاحب الامر سبحانه وتعالى هو الذي انزل القران انت هتيجي بقى تفاوض وتشاكس انت عبت فان حققت التوحيد والعبوديه مش هتناقش واضح يا اخوانا انت هتجد عبد مملوك والسيد بتاعه مالكه كله بفلوسه بيكتب في لبسه بكل شانه فيجي يغير اللون ده هيغير الباب ده ولا يعمل شيء ولا ينتقل لادار اخر يقول له انت بتنتقل ليه وعامل ليه وانت هيقول له كده مش هيقول له كده كانت عبدا لله ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاول شيء الرد الثاني التفصيلي قلنا احنا يجي اني تخيل ان الاجمال ده ربنا علم بيه العلماء ازاي يستنبطوا كل العلوم دي لو كانت العلوم جت كده نصا تنصيصا في كل شيء كان ممكن الشريعه لا تحتمل تلك النوازل لكن هذا شرع الله هذا دين الله الذي يستوعب ويستغرق كل المستجدات والنوازل التي تنزل بالناس إلى قيام السعر طب إزاي مش هينفع من خلال التنصيص؟ ودي من أكبر الردود على مذهب الظاهريه في إبطال القياس. لازم في آلية أدوات منها أستطيع أن آتي بحكم لم ينص عليه. زي دي شوف التدريب اللي حصل للعلماء لما وجدوا مجمل محتاج مبين وجلنا نسخ ومنسوخ خاص وعام مطلق ومقيد واضح يا اخوانا واضح المعنى اللي قلناه نفس الكلام في هذه القضيه الخلاف اللي حصل بين الصحابه وبين التابعين ودي العصور الاولى ده الصدر الاول للاسلام الصحابه والتابعون الذي حصل ان بنى عليه فقه وعلم جديد ان عليه لية اسلامية فذة ان بنى عليه ضوابط واصول وعلوم في الترجيح انت تجد ده زي ما تجد في اصول التفسير تجد في التفسير ما يسمى الترجيح وتجد كذلك في ايه في اصول الفقه تجد ما يسمى الترجيح تجد علم مناظرة وهو قسم من اصول الفقه وغير ذلك حتجد هذه العلوم قد نضجت وكملت عند اهل العلم المسلمين رضي الله عنهم اجمعين ايه اللي ايه اللي نزلهم الساحه لما وجدوا خلافا ده خلاف مروي النبي صلى الله عليه وسلم ما بتش فيه صلى الله عليه وسلم وتركه على ما هو عليه صحيح في بني في قصة بني قريز صلى بعضهم العصر قبل الغروب وصلى بعضهم العصر في بني قريزه بعد غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ ط احدا فهنا نشات فكره الخلاف إن في شيء اسمها خلاف في الشرح خلاف ومقبول اه مقبول وسائغ هذا لا يعني أننا مرجحش لا أسعى في طلب الترجيح بين هذه الخلافيات التي ستحصل بين الصحابه والتابعين ثم من جاء بعدهم لكن لابد أن تبه لشيء أن الخلاف الذي حصل في الصدر الأول بين الصحابه ثم التابعين أقل وأفقه ها بخلاف ما حصل من الخلاف فيما جاء بعده فتجده أكثر وأقل فقها وكل ما ننزل كل ما يقل الفقه ويكثر الجدل لغاية ما يجيب ذلك الخلاف في فترة ما خلاف القلب اختلاف القلوب هنا نعرف بقى أنه خارج خلاص عن الايه عن التحقيق العلمي الذي كان عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى ولذلك كل خلاف ان تجد بين المسحة حتى ان كان ظاهره صلتو خلاف علم محض لكن يؤدي الى اختلاف القلوب ففي الحقيقة هو يضرب بسهم في الجاهليه, الجاهلية؟ اه في الجاهلية لان الالتئام والاتحاد والتوافق والاجتماع من رايات الاسلام خصوصا في اهل السنة ولذلك سموا اهل السنه وليه والجماعه صحيح اما الفرقه والاهواء وغير ذلك فدي مش من سمات المسلمين فإذا جاءت على أمر ينعقد عليه الولاء والبراء لبس لكن اذا جاءت في أمر وسع السلف وسع الصحابه وسع الصدر الاول فلما لا يسعون فدي لدينا بقى في اشكال فلذلك كل خلاف من جنس ما اختلف فيه الصحابه ولم يفضي إلى اختلاف قلوبهم أدى فيما بيننا إلى اختلاف القلوب والعداوة والخصومة هذا يعني أنه ضرب بسهم بل بسهام في الجاهليه وأنه ليس من الدين والديانة في شيء واضح يا أخوان هنا التابعين اختلفوا في التفسير والتفسير ده هو إيه الكشف عن معاني القرآن والقرآن أصل الأصول صحيح فإزاي نختلف في أصل الأصول نعم لا إش فيها ثم كان ما هذا أثر طالما أنه لم يخالف نصا لمعارض له طالما أنه لم نقولنا لإيه الإجماع قياسا جليا قاعدة كليه لكن الثلاثة الأول أثبت وحصل عليها تقريبا الاتفاق معايا يا أخونا صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من انكر القياس فيجعلها باسم ثاني لكن هذا المعنى هذه الصوره متفق عليه هنا قال ثم السبيل يسر يسر خروجه من بطن امه وقال مجاهد والحسن وابن زيد يسر سبيل الخير والشر هنا الخلاف ده يجي العلماء يعملوا ايه حاجه من الاثنين اما أنهم يقبلوا ان يقبلوا هذه الاقوال جميعا هل يمكن ذلك في بعض الاحوال يمكن وفي بعضها لا لا يمكن فان أمكان لا باس طب ازاي يمكن نضرب مثال وازاي ياتي نضرب مثال ان ياتي على سبيل النموذج واحد يجي يقول لي واحد جاي من بره ومش عارف يعني ايه مثلا او مش جاي من بره بقى جاي من جوه ومش عارف يعني ايه otomobil ولا مش عارف يعني ايه كاسه صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعني ايه سياره كلمه سياره مش عارف فواحد مش له يقول له دي سياره فيبص على تاكسي لونه برتقالي واحد يقول له واحد تاني يلاحظ يقول له ايه ما توقف لنا السياره دي فيبص ليها عربيه ايه عربية ملاكي دي هلون تاني فاستغرب فهذا خلاف هو خلاف لكن هو خلاف حقيقي مش خلاف وإنما هو ضرب نموذج فكلاهما واحد صحيح ولكن تليون لون لدي صفة مهم هذا كل نماذج للصحابة كذلك لعلهم فسروا الشيء الواحد بنموذج له بمثال لأنه يصلح أن يمثل له بأكثر من سور فهل يمكن هنا أن أنا أجمع وقبل كل أهم بك وفي مواضع ما ينفعش اقبل فيها كله لازم اختار فيها ايه زي القرق لما اتكلمنا عنه مش احنا اتكلمنا عن القرق المره اللي فاتت ما هو انت ما تنفعش يقول القهر القرق طور او وحيق ما ينفعش اه تختار اه يخرجوا الحياه من الميت تقصد النماذج بتاعتها اه كله حي كله ما فيه حياه يخرجوا من ما فيه موت او العكس ممكن يمثل لي لا بقى سابعا لكن الموضع اللي احنا بنيداسه ما السبيل يسرا هل ينفع ان انا اقول يسر الخروج من بطن امي وينفع ان اقول يسر السبيل الخير والشر خايف كده هو يمشي ولا ينفع انا كده وكده ومش لازم حتى اعتقد الراجل لكن العلماء كذلك رجحوا في مبنى وفي حاجه اسمها المرجحات ضوابط وقواعد الترجيح بين أقوال المفسرين تجد واحد مثلا في هذا المساء يقول لك ثم السبيل يسره لا أنا حقول يسر خروجا من بطن أمه حقول هذا أرجح من يسر سبيل الخير والشر. ليه لأن الآية أبلها بتقول السياق بيقول إيه فأنا أولها إيه إلا لا أبلها ها؟ من أي شيء خالق من نطفات خلقه فقد ثم السبيل صرف هنا في ذكر الإيه مراحل الخلق فقد درات بعد التقدير بيحصل إيه تقدير الخلق في بطن أمي أن يخرج فهنا أليق بالسياق فرجحوه لكن في الحقيقة كلاهما مقبول ولا العين والرأس نعم كم مثال اخر قال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرني ابن وهب قال ما فيش اخبرني هنا اخبرنا صح ولا إيه؟ قال اخبرنا ابن وهب نعم قال ثاني حدثني حدثني عقوب ابن عبد الرحمن الزهري قال سألت زيد بن أسلم عن قول الله وجاءت سكرث النوت بالحق الآية إلى قوله سائق وشهيد فقلت له من يراد بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له رسول الله من يراد بهذا فقال رسول الله فقال, رسول الله فقال, رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له رسول الله فقال ما تنكر قال الله عز وجل لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قال ثم سألت صالح ابن كيسان عنها فقال فقال لي هل سألت احدا فقلت نعم قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال ما قال لك؟ فقلت بل تخبرني ما تقول. فقال لأخبرنك برأي الذي عليه رأي. فأخبرني ما قال لك. قلت قال يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما علم زيد؟ والله ما سن عالية ما سن سن ما سن عالية؟ ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب لا ما سن سن سن يعني ليه إيه العمر يعني ها؟ والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب إنما يراد بهذا الكافر ثم قال إنما يراد بهذا الكافر ثم قال أقرأنا بعدها يدلك على ذلك قال ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال لي مثل ما قال صالح هل سألت أحدا فأخبرني به هنا نأخذ من هنا أن هم كانوا إيه آه يعني التثبت معايا أخوانا فمن الأدب شوف الراجل يقول له إيه أخبرني يقول له لا فهذا من أدب طالب العلم إنه ما يقول شنا سألت فلان فقال لي وإلان فقال لك إنه بحكم له معاي؟ نعم أكمل قلت إني قل قد سألت زيد بن أسلم قلت إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان أبن كي فقال لي ما قال لك قلت بل تخبرني بقولك فقال لأخبرنك بقولي فأخبرته بالذي قال لي قال اخالفهما جميعا يريد, ير يريد بها البر والفاجر قال الله وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه صلى الله عليه حكم تفسير التابعي لتفسير التابعي أقسام كما سبق في تفسير الصحابي ولذا لا يحكم عليه بالعموم من حيث القبول والرد وهذه الأقسام هي واحد ما يرفعه التابعي وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات كتفسير مجاهد لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال إقعاده, قال إقعاده على العرش فمثل هذا القول لا يقبل لأنه من قبيل المراسيل والمراسيل لا تقبل في مثل هذا الانفراد أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا عليه اثنان ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وهذا له حكم الإسرائيليات ثلاثة ما أجمعوا عليه وهذا يكون حجة أربعة ما فيه وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر ويعمل هنا بالمرجحات التي سترد في قول في قواعد الترجيح خمسة أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف وهذا أقل في الرد من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم نعم وقد ذكرنا مسألة إيد قول الصحابي الاحتجاج بقول الصحابي مساله اصوليه واحنا ذكرناها لكن خارجه عن هذه القضيه دلوقتي قول التابعي دون قول الصحابي لكن الصحابي اذا قال قولا ولم يعرف له مخالف وتفرد بهذا القول ولم يعرف له مخالف فهل هو حجه ذهب المتقدمون ومنهم لائمة الأربعة على الثابت في تحقيق مذاهبهم إلى أنه حجة معيا أخوينا إنه حجة ثم حصل الخلاف بعد بعد مضي القرون القرنين الأولين تقريبا حصل الخلاف بعد كده بقى. لكن الثابت عند المتقدمين انه حجة أما التابعين فلا فليس ليس لنا دون دون الصحابي في الرتبه ولا شك نعم تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين واحد لا بد من الاعتناء بصحة السند وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير وهذا يرد عليه ما ذكرنا من قبل من هذا التزام بضوابط وقواعد لفن آخر وهذا في الحقيقه يعني ليس صحيحا على الإطلاق بل فيه تفصيل بل فيه تفصيل وبعض التابعين قد يقول الشيء ولا يذكر اسناده ليه خلي بالكم ان في نقطه صلوا على النبي صلي وسلم زي ما قلنا كده ان الشيء قد لا يشترط للمثال ان صحه من كل وجه معايا يا اخوانا قد تجد كذلك الراوي أو التابعي تجده ضعيفا في الرواية ثابتا في القرآن ثقة إماما في القرآن هو ضعيف لانه أتقن وأحسن جهة صح في على القرآن فأحسنه وأتقنه فصار ثقة ثبتا فيه إماما وتجد في مرويات الحديث إيه؟ وكذلك تجد في السيرة قد أتقنها وغير هذا وتجد في مرويات غيرها في في السنن والأثار ضعيف وكذلك في التفسير وكذلك أولاد زيد بن أسلام زي ما قلنا كده دول أئمة في, في التفسير قتادة قد تجد أن نحن نعدد به نحن نعدد نجد أحيانا من تكلم فيه من جهة وهو إمام في جهة أخرى معايا أخوانا ولذلك ما اشترطوش لي شرطا كما ذكر لا بد من الاعتناء بصحة السنة لا ولذلك أخرجوا التفسير عن هذا القيد نعم قد يلتمس هذا فيما لم تعرف إمامته يعني واحد من الرواه وقد روى ذلك التفسير كما يروي مرويات الحديث السنن والأثار وغيرها به الثقه مثلا فروى هذا من جملة ما روى لا بد من الوقوف على حاله صحيح من حيث هو أصلا عدل ولا مش عدل ضابط ولا مش ضابط لكن لو عرف بأنه إمام في التفسير ولكنه ضعيف فلم يعتني بغير ذلك بضبط الرواية في غيرها من السنن والأثار أهدره لأجل أنه قول هو ضعيف في المرويات لا طبعا أهدره ازاي كان كما تكلم عن محمد بن اسحاق في السيرة مثلا تكلم عنه هو إمام في السيرة لكن تكلم عنه في بعض تكلم عنه والبعض يعني يعني جعله ثابتا لكن في الحقيقة إني في كلام فيه محمد بن اسحاق وقد تجد الرجل فاضلا زاهدا عابدا إماما في الفقه يشار اليه بالبنان قاضي البلدة مفتي الأنام وضعيف المرويات صحيح مضبوط ولا مش مضبوط. يبقى لما يجي يتكلم في مسألة قد يحسن هذه القضية. ولذلك كثير من التابعين ممكن تجده بيرسل ويكون هو إمام زي الحسن البصري حسن البصري سيد التابعين إمام. لكن مراصيله مش مقبولة مطلقا. هل كأنه كان ضعيف من يعني من جهة الرواية يعني ما كانش حافظ ما كانش كيت لا. إن كان الاعتناء مش بضبط الاسناد لم يعتني بهذا وإنما اعتناؤه بإيه بالمروية أو بالعمل أو غير ذلك بمن عليه فممكن يدلس ماشي يعمل ماشي المسألة دي القضية دي لا تفسد كل مرويات الحسن خصوصا فيما إذا كان الإمام متقنا لجهة ما إذا كان متقن للتفسير وروا في التفسير وهذه قضية وهذا فن وهذا علمه ما ينفعش أقول عشان تكلم فيه بعض العلماء من أهل الرواية والجرح والتعديل فأسقطوه في جانب الحفظ مثلا في مرويات السنة والأثار إننا أسقطوا في جانب التفسير أو التاريخ أو السيرة أو غيرها معايا يا الحمد لله والصلاة والسلام عليه. تودي إياه سؤال طيب إحنا ما بنقول ما أسندا والتابع يبقى المقصود إيه؟ يعني هذا الحديث هذا الحديث لما نيجنا نتناول السند السلسلة نتناول الرجال اللي فيه هنناول كم كم طبقة؟ هني بالطبقات العامه ها مش بالتفصيل طبقه عامه طبقه التابعين طبقه الصحابه مظبوط كده يبقى في عندي طبقتين مظبوط ده سند ده اسناد ده اسناد هل يشترط الصحه في ذلك السند نعم عشان التابعين هي دي اللي احنا بنقوله معايا اما اذا رجعنا وقلنا تابع التابعين فتابع التابعين طبقات التابعين في طبقات العام وفي بقى على التفصيل لو قلنا تابع تابع تابع تابع يبقى انا بتناول لو فصلنا شويه بتناول كام كام كام مرتبه ممكن ثلاثه ممكن كنا اربعه مظبوط ممكن اكثر كل ده اسناد هل يجري عليه ما يجري في السنن والاثار في مرويات السنن والاثار هيدي القضيه التي نتكلم فيها اذا كان في التفسير وهذا معلوم انه من المفسرين من ائمه التفسير ثم ارسل المرسل ده عند اهل المرويات اهل الحديث مقبول ولا مردود في الجمله من قبيل المقبول ولا المردود ما في تفصيل لكن في الجمله مردود ماشي يا ده في الجملة مرضوط فمن جملة المرضوط يعني كده إن أنا لما يفسر أحد التابعين فيرسل التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده ولا ما اعتمدوش لو كان هذا التابعي إماما من أئمة التفسير زي ما يكون زي أي واحد لم يشهد له بالإمام ولا يعرف بالتفسير وغير ذلك لا الثاني ده أنا ممكن أحكمه لقضية الإِسْنَاء لكن الأول ده لا أنا ما قريش عليه الأحكام زي ما قلنا كذا يا أخوانا في قضية السيرة و والتاريخ في قضية الفقه والاستنباط في قضية التفسير كذلك بل في القرآن من رجالات القراءات لهم أثبات وآئمة نتلقى عنهم القراءة من اتهم بضعف في إيه؟ في الحديث هل بضعف من جانب العدالة؟ لا لا حاشا وإنما من جهة من الحفظ, الحفظ ضبط الحفظ لأنه ما كانش معتني بهذا لكن كان معتني بايه خلاص يقبل من جهة ما اعتنى به نفس الكلام في قضية التفسير إذا كان قراءة القرآن رواية القراءات قبلناها. وزيادة حرف فيها كفر نقبلش التفسير فهمين اللي بقوله نقبلش ما؟ ما التفسير إذا علم أنه إمام في التفسير ورمي بضعف في ضبط في مرويات سنة الأفاء إذا كان إحنا بنقول أئمة القراءات اللي بنتلقى عنه بتعبد إلى الله يتعبد أن هذا من كلام الله بقى فيه كفر وايمان ومع ذلك قد يرمى بعضهم بضعف من جهه حفظي او من جهه ضبطي او غير ذلك يسقط الاحتجاج بمروياته في السنن والاثار لكنه امام ثبت في القراءه فما بالكم في التفسير ايهما اهون اثبات كلام الله ولا تفسير كلام الله صح كده معايا بقى طيب اثنان لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين لتمييز الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيها مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بأنه العلم أو بأنه موضع قدمي الرحمن قال أبو, أبو منصور الأزهري والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي من رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جوبايك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها والذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار نعم ثلاثة إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير إن لو افترضنا أنه ثبت وصح وفعلا قد تجد في بعض مسائل والأفراد وجزئيات الأسماء والصفات غير هذا قد تجد تأويلا عن بعض الصحابة أو بعض الأئمة من السلف فهل ذا يعني التسليم بأن التأويل مذهبهم لا لأن عندي أن ما جاز في الجزء لا يجوز في الكل وانه قد يتسامح في الجزء ولا يتسامح في الكل وانه ليس بجزء نستنبط كليتا ليس بجزئيه نستنبط كليتا الكليه يعني ايه الكليه يعني قضيه عامه مطرده مستقره مستمره وتحتها جزئيات فانت لو جيت قلت مثلا كل الثديات the sardines are born or you say that all the animals eat I got to where all these all these because I saw this animal and this animal and this animal and I read it it's full of so I found out What is the most لكل الحيوانات كل all creatures, all كل الحيوانات all creatures, or all creatures? Are you with me,兄弟? Are you with me? Well, I ولا مش that عرفتها person هاب die. مفيش نقل فيه لكن العقول not العقول هل Did you know how? Hebe that ليه؟ لأنهم رأوا باستقراء تام أن جزء الإنسان الأفراد بتوع الإنسان كلهم بموت فجعل الموت كلية قضية عامة مضطردة لا انخرام فيها معايا يا لكن لو جئت وقلت فلان زيد أو هذه الجماعة أو تلك الطائفة وهذه البلدة نومهم ثقيل هل تقدر تقول أن كل إنسان نومه ثقيل؟ تقدر؟ طب ليه؟ لأن ده جزء أفراد ما ينفعش بجزء واحد تطلع كليه عامه صح؟ مظبوط؟ نفس الكلام في قضية الأسماء والصفات أسماء والصفات في الآيات وفي السنة الصحابة تكلموا والائمه تكلموا عليها فقد نجد جزء مسألة قضية معينة مفرده من مفردات هذه القضية العامه قد أول فيها الإمام أو المتكلم من الصحابة أو غير ذلك أول فيه فسرها بغير المعنى الحقيقي أكيد أكيد هل يعني ذلك أننا نستشهد بها على قضية عامة كلية مضطردة لا تنخلم ده خطأ لكن لما أجد إن في كل القضايا تقريبا على نمط واحد في التسليم بها إقرارا وإمرارا اقدر أقول ان دي هي القعدة العامة بتاعته كلية ولا لأ أقدر فهمين انت تصل تقول دي هو دا المنهج هو دي القعدة العامة لما تجد دي في كل المفردات أو على الأقل في أغلبها لأن عند القاعده الشرعية غير القاعده المنطقية القاعده المنطقية لا خرامة فيها مفاش استثناء لكن القاعده الشرعيه قد يكون فيها استثناءات وهذا لا يقضح فيها لأن قعدة 90% تمشي لكن القعدة العقلية المنطقيه لازم تبقى هي 100% واضح يا إن لو ثابت أن ابن عباس قال هذا وصح ذلك عنه هل يعني ذلك إن أول كل موضع للكرسي كل موضع للعرش كل موضع لليد كل موضع للعين كل موضع كيت لكيت. هل دي قاعدة مضطردة هل هذا أصل عام ها؟ لا أبدا بل غايه ما فيها أن جزء وخلاص وعد وإذا تعرض الجزء مع الكل هنقدم الايه الكل بل لا اعتبر بهذا الجزء فما البال وأنه لم يصح به الخبر نعم ثلاثة إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما فهما كالقولين إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما أربعة جمع مرويين يعني إذا ده لا مش في الناس مش فهم صاليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الصحابي قال قولين لا يمكن الجمع بينهما زي ما قلنا كده في الاوتوموبيل الاصفر السياره الصفراء وليه والطياره الملاكي الاجره والملاكي ده يمكن يجمع بينهم ولا مش ممكن ممكن يجمع بينهم وزي ما جمعنا في قول في تفسير ثم السبيل يسار فلا اشكال ممكن يجمع يقبل الجمع نجمع مفيش مشكله طب لما ما اقبلش الجمع لازم اختار واحد الفهما كل كالقولين إلا إذا دل الدليل عنه رجع عن أحدهم زي النسخ كده يعني يتقال قول وبعد كده ورد عن أصحابه أو عن الرواة عنه أنه رجع عن هذا القول خلاص يبقى القول بتاعه المعتمد الأخير لكن لو ورد عن الصحابة عن التابعين عن إمام الأئمة عن فقيه من الفقهاء ورد قولان أو أكثر أقدر أقول إيه مذهبه في القضية إيه رأيه في هذه المسألة دي محتاج بحث وتروي واضح يا أخوانا تجب بحث وتروي لا ينفعش أن كيت وأنا مش عارف المعتمد من يقول المعتمد أصحاب أو أهل الفن المعتنين بقول هذا الإمام صحيح هما يقولوا ده المعتمد من هذا بي أو ده المعتمد من قولي وتقيه وتفسير نعم أربعة جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية أدل على المقصود فلذا يلزم الاهتمام بجمع مروياتهم فيها خمسة ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا كما سيرد في اختلاف التنوع ستة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا في المسألة دفصيل إن كان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مرضود غير مقبول وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية فإنه يقبل لأنه ليس مخالفا لهم في القول وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع نعم سيأتي دفصيل خامسا تفسير القرآن يعني المثال المهم جدا تفسير القرآن تفسير التفسير الإيه؟ العلمي تفسير الأجاز العلمي الأجاز العلمي إنجاز العلم ده ما ينفعش يبقى تفسير القرآن تفسير كده محد بيان وكشف ما ينفعش وإنما يدل القرآن على رجحان نظرية ما صحيح يعني لو في نظريات والقرآن جاء بترجيح نظرية خلاص إيه برجحنا بالقرآن لكن نرجح بالنظرية وبين المرويات لا ان تشهد نظرية علمية يشهد لها القرآن مش تشهد القرآن معايا اخواننا يشهد لها القرآن فاذا كان القرآن يشهد لها كيف يفسر القرآن به؟ زاي يفسر القرآن بما يشهد له القرآن؟ القرآن اللي شاهد عليه وحكم عليه نعم تجاوزا لما بيقولوا تفسير الإعجاز العلمي في القرآن وتفسير العلمي في القرآن لضوابط كثير منفعش كده يطلقده. بحيث أننا نقول أقوال لم يقل بها السلف أبدا ونقول أصدق اكتشاف علمي ووجدنا بان العلم أثبت رأيا آخر أو نظرية جديدة أو تفسير جديد للآية مستحيل هذا غير مقبول لابد بد أن تأتي هذه الظاهرة وفق سياق قول من أقوال المتقدمين في تفسير تلك الآية لو جيت اقوام المتقدمين على قول او اتنين او ثلاثه ما يناسبوش النظريه دي خلاص يبقى انا ما اقدرش اقول ان الموضع ده تفسيره فين في النظريه العلميه دي وناجي التكلفا شديدا واحيانا النظريه ما مقطوع بيها وتبقى نظريه يعني نسبيه او نظريه نظريه وبالتالي ممكن يكتشف انها إنها خاطئه أو إنها متغيرة ومتبدلة واضح فنراعي هذه القضية العلم لا يفسر القرآن وإنما يشهد القرآن لإيه للعلم واضح هل يشهد العلم القرآن دابعه من ناحية الدعوية العامة لكن من ناحيه التفصيلية بتاعت التفسير لا لكن ممكن نقول إن احنا نشهد لصدق دعوتنا وصدق ديننا وصدق كتابنا نشهد أمام الكفار بإيه بهذا الإيه؟ العلوم الحديث ماشي لا باس لكن عندما نتكلم للمؤمنين المتدينين طلبه العلم في التفسير نقول ان العلم ونظرياته يفسر القران لا يفسر القران لأن القرآن هو الذي يرجح فالعلماء كلهم اجتمعوا قالوا لي ما كانوا في يوم من الايام مجتمعين على ان, أن اللحم قبل العظم في الجنين صحيح هل كان ممكن نقول ان اجتماع واتفاق علماء الطب والتشريح وقتها إن الأجنة إن اللحم فيها يتكون أولا ثم ينشأ بعد ذلك الايه؟ العظم نقول القرآن يعني نشوف بقى المساله دي لازم نفسرها بطريقة أخرى لا بل يشهد القرآن أن هذا كذب وزور وبطان وباطل حتى وإن اتفقوا معايا أخوانا خامسا تفسير القرآن باللغة المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب وسبب اعتبار هذا طريقا من طرق التفسير هو نزول القرآن بلغتها واعتماده أساليبها نحن أخذ نجوات القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بأقوال الصحابة القرآن بأقوال التابعين القرآن باللغة وسبب اعتبار هذا يدل على اعتبار ومما يدل على اعتبار اللغة طريقة من طرق التفسير الحديث السابق في التفسير النبوي عن استشكار الصحابة للظلم في قوله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد فسروا الظلم بما يعرفونه من لغتهم ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم هذا بل أرشدهم لا. إلى المراد بالظلم في الآية هي العمل الإشكال عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا تلك اللغبة بما يفهمون من لغتهم ومع ذلك حصل لهم إشكال مع أن اللغة العربية معتمدة في تفسير القرآن لأنه نزل به فما البل بمن يفسر الألفاظ بغير الوقوف على المقصود منها كمصطلح أنتم معايا أخوانا معايا زي ما قلنا أن يفسر الاصطلاحات الشرعية بالعرف الجاري يقولون أنه في قول الله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب الله يبقى حزب الله بتوع لبنان ويستدل ديها آية فده بالظبط زي, زي ما استدل ما يستدل به بعض الناس لا يموت فيها ولا يحيا إنما كان اسمه يحيا لا يدخل النار يشتبهان زي ما فيش فر فده حمق وسذاجه That حزب الله تعالى not هو only one I don't have to put this on the general And I will put the word The general government is currently in the political work On the word of the government The government is the right And this العمل والمشاركات التي قد تفيد الناس It المجتمع وغير ذلك. وتساعد في الدعوة إلى دين الله تعالى وتطبيق حكم الله تعالى لو أنا قلت إن الحزب بمعناه هو المعنى الشرعي في القرآن والسنة الحزب اللي في القرآن والسنة يعني هم الطائفة المؤمنة التي ما ينبغي أن تتعدد صح جدا لكن الحزب الحالي دي جماعات بتعمل تحت إطار الإسلام أو تحت إطار أهل السنة صحيح وده اللي ادى برضه لاشكاليه تبديع كثير من العمل الجماعي زي التبليغ والدعوه زي مجرد ان هم عملوا عملا جماعيا فقالوا ان كل اللي يعمل عمل جماعي او كل اللي يتشك زي التبليغ والدعوه دول فرقه ناريه ففرقة ناريه ليه دخلتوهم النار ليه يقول لك مجرد ان هم جماعه لمجرد بس انه جماعة لأنه ايه في تحزب هل هذا هو التحزب المقصود ان في حزبين فريق في الجنه وفريق في السعير خلاص يبقى الفريق اللي في الجنه فريق السعير يبقى فريق كره القدم نزلوا على نفس الكلام ما كلمه فريق كره القدم نزلوا يبقى ما ينفعش في كذا فرقه ازاي تقولي في كذا فرقه ما ينفعش هل حد يقوله حد يقوله لان كلمه الحزب الحالي تختلف تماما عن الحزب في الاصطلاح الشرعي نعاية أخوانا لا ينفعش يتقال كده إلا إننا نفهم بأن الحزب متبني قواعد بدعيد إسقاط اللوز على اصطلاحه المقصود منه إذا كان في القرآن يبقى أنظر في الاصطلاح الشرعي إذا كان في فن ما يبقى أنظر في الاصطلاح في هذا الفن إذا كان في اللغة يبقى أنظر عند أهل اللغة فالصحابه هم من هم قد حملوا لبظة من القرآن على مألوفهم في لسانهم وهو المعتمد فأورص ذلك إشكالا فما البال بقى لمن دونهم وللخبط بقى لفصر الظرة بإيه لا الظرة لفصرها أي الظرة النملة الظرة النملة لا ما يفعش إلا إن ورد الله أعلم أنا لا أدري إن أحدا قال بذلك لكن إن ورد خلاص لكن تفسير الظرة هو اللي قال له فسرها بمعنى لغوي قريب باني الذر كل ما صغر كل ما ايه ما صغر لكن الذر اللي هو النمل الصغير اما النمل الكبير هو اللي بيطلق عليه ايه نمل وقالت نمله فهي النمله الكبيره دي لكن الصغير خالص اللي اسمه الذر نعم ما يدل عليه كذلك اعتماد الصحابة والتابعين على اللغة في تفاسيرهم واستشهادهم باشعار العرب وأساليبها وأسالي لبيان المعاني اللغوية في القرآن وقد حكى صاحب كتاب مقدمة المباني اجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة ومن ذلك تفسير الساهرة بالأرض فقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن نعم بل شدد العلماء مشدد العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب كما روي عن مالك ومجاهد وغيرهما قال مالك لا أوتى خلي ذلك من كلام مالك ها؟ إمام مالك سلطان في العلم قد أوتي, إيه؟ الرهبة. أوتي الرغبة فيه والرهبة منه قال مالك لا Lord, he will not be with a man that he says the word of God, and he does not know the Arabic language, but he made it to him. He made it to him. في ضوابط التفسير do? كيف نصل كيف نفسر ما كان محتملا لأكثر من معنى في لغة العرب بأكثر من لأكثر من معنى في لغة العرب إن كان اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها كلها من دون تعارض ولا تناقض في السياق جاز حمل الآية عليها جاز حمله جاز حمل الآية عليها وهذا يأتي غالبا في الألفاظ المشتركة وإن كان قد يترجح وأحدها الألفاظ المشتركة يعني الاشتراك اللفظي يعني ها هل يعرف ها لفظة واحدة تأتي لها ايه اكثر من معنى لفظة واحدة تأتي لها اكثر من معنى يعني وضعت باصل الوضع اللغوي لاكثر من معنى تكون المعنى دي يعني قريبة في المعنى او لا علاقة لها او قد تكون متطادة زي عس عس والليل إذا عس عس عس عس يعني يعني ويعني أدبره وهذا ضدان وده بيسمى لي الاضداد معايا ونا فهذا المشترك في اللفظ ففي الألفاظ المشتركة لفظ واحد موضوع لعدة معان وضعها أهل اللغة بدون مرجح نعم بدون مرجح يعني مش حقيقة ومجاز لا بدون ترجيح بتؤدي نفس المعنى بكل معنى على نفس الدرجة نفس التساو نعم مثل تفسيرهم لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فقد ورد عنهم في الإل أقوال الأول العهد الثاني القرابة الثالث الله سبحانه قال الطبري معلقا على هذه الأقوال وأول الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء يعني على ذكره زي جل شأنه ها؟ هذا تقديس وتسبيح لله تعالى زي ما تقول قال الله تعالى زي سبحانه وتعالى جل ذكره نعم إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انقضاء الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يراقبوا فيهم إلا ولا إلا اسم يشتمل على معان ثلاث يشمل على معان ثلاثة وهي العهد والعقد والحلف والقرابة والحلف والحلف والقرابه وهو ايضا بمعنى الله فإن كانت الكلمه تشمل هذه المعاني الثلاثه ولم يكن الله ولم يكن الله خاصا من ذلك معنى دون معنى فالصواب ان يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثه فيقال لا يراقبون في مؤمن الله ولا قرابه ولا عهدا ولا ميثاقا وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ يعني هنا الآية الإمام الطبري حملها على الكل والامام الطبري تفسير الطبري كما قلنا أفضل التفسير مطلق وتجد فيه أمثلة رائعة في قضية الترجيح ما بين الأقوال خاصة في الترجيح بلغة العرب لكنه مش تفسير لغوي ليس تفسيراً لواويا، لكنه يعطي أمثلة رائعة بديعه في الترجيح بين أقوال المفسرين من الثلاث من الصحابة والتابعين باللغة باللسان العربي. زي ما عمله؟ معاه يا اخواننا نعم. وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ، فهناك ضوابط تدل على اختيار هذا المعنى. فهناك ضوابط فهناك ضوابط تدل على اختيار هذا المعنى دون غيره وهي كالتالي واحد أن تكون اللفظة المفسرة, المفسرة صحيحة في اللغة فلا يجوز تفسير القرآن بما لا يعرف في لغة العرب ومثاله تفسير قوله تعالى وأن تحل بهذا البلد بأنه حال ومقيم به قال الطاهر بن عاشور وحكى ابن عطيه عن ابن ب... عن بعض المتاولين عطية احنا قلنا تفسير ابن عطيه ده ايه تفسير, تفسير بلاغي بياني يعتني بالسياق والفوائد والترجيحات اللغويه البلاغيه نعم واسم التفسير بتاع ابن عطيه ايه المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز نعم وحكى ابن عطيه عن بعض المتاولين عاشور كتابه التحرير والتنوير نعم وهكى ابن عطيه عن بعض المتأولين أن معنى وأن تحل بهذا البلد أنه حال أي ساكن بهذا البلد وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقضي أن تكون جملة وأن, وأن تكون جملة وأن تحل يعني الجملة دي ويبطضي أن تكون جملة وأن تحل في موضع الحال من ضمير أقسمه فيكون القسم بالبلد فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمل يسوى نحن نقول أنه حال وهو حال يعني حل يفسر أنه حال يعني في محل يعني حل في هذه البلد يعني سكن فيها فيبقى أو للسورة إيه والتيني والزيت لا, لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد يعني هذا قسم الله تعالى بإيه بمكة لا أقسم بهذا البلد وأنت حال كونك مقيما في هذا يعني كأن القسم مرهون بكون النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة ده المعنى لو قلنا بذلك نعم وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب ولم يعدرج عليه صاحب الكشاف ولا أحسب اعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة أرى الكلام الخطأ هذا منه خطأ أه. ولا عبرة ل... ل... بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة اللي إحنا. اللغة كيف تثبت كيف نعرفها كيف نعرف لغة العرب من خلال هذه الكتب التي هي المراجع والمصادر لنا في كلام العرب فإن لم تأتي بها ها؟ وكيف يفصل القرآن بمحد رأي لا نرى ثبوتا ولا توثيقا له معايا يا أخوانا فإن الكلام ده خطأ ولذلك قال وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها عاش كلام الطاهر بن عشور عليه رحمة الله تعالى اثنان أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف يبقى حل بمعنى حال ده ايه لا ده بعيد لا تعرفه اللغة لا تساعده اللغة ولا اللسان الذي نقل إلينا لا تساعده فبالتالي التفسير اللي انبان على كنا بإني لا اقسم وازه بمكه حال كونك مقيما في هذا التفسير ايه بعيد بالصحيح واضح نعم أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف يعني بقى حلال ازاي حلال اه حل وانت حل بهذا البلد يعني ايه يعني يعني ايه غير محرم وكان البعض قال ان فيها اشاره لدخول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لها معايا فاتحا لها نعم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اثنان أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومثاله تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قيل البرد النوم وهذا التفسير تفسير بالأخل إذ الأغلب المعروف من البرد هو ما, يب... ما يبرد حر الجسم, ما ما حر الجسم من الهواء إذ الأغلب المعروف من البرد هو ما يبرد وحر الجسم من الهواء يعني بعض العلماء فصر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا يعني نوما وتجد هذا حتى في تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري عبي ظهر الله تعالى تجد ذلك هنا في الموضع برد يقول إيه النوم ويسكت هذا تعرفه اللغة ولكن هذا نادر استعمال أقل وإحنا القرآن أبلغ ما يكون وأسمى ما يكون في استعمال اللغة الفاظا وتركيب فبالتالي ما ينبغي أن أحمل القرآن إلا على أوجه ذلك وأكمله واضح أن يراعي المفسر ثلاثة أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياقة فلا يختار يعني يراعي السياق إذا أراد أن يفسر لفظة يراعي السياق يعني السياق الالغزات محموله في ايه في في سفينه في قالب في قارب ايه القارب ده جات لك في هذا القارب جات لك في السفينه دي لازم تشوف السفينه دي فيها ايه ايه السفينه السياق اللي هو سباق ولحاق والبعض قال ان السياق هو مكانه ايه سباقا مش لحاق يعني ما جاء قبلها وما جاء قبلها ممكن يبتدئ يعني انت ممكن تجد ان ترجح قول بالوحدة الموضوعية بتاعت السورة كلها او السورة بدأت ازاي ودخلت في ايه بعدين خرجت منه ودخلت تاني في كذا فتجد ان في فكرة عامة في فترجح منها قول على قول تعيز فقه عالي وتدبر في كلام الله تعالى واضح يا اخواننا فهنا لابد من السياق السياق من من أدق مسارات التدبر والفهم في القرآن والسنة والفقه في كل العلوم الشرعيه وكثير من طلبة العلم لا يحسنه السياق فيه عادة ما يأتي السياق بما يوضح لك المقصود أي إشكال تجد حل فين تجد حل في السياق لأمة قبله، لئما بعده. ثلاثة أي راعي المفسر عند تفسيره للغضات السياق فلا يختار إلا ما يتناسب معه، ولذا كان من أووجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق. وقد كان للراغب في مفرداته عناية بجانب السياق فيبين معنى اللفظة اللغوي بناء على ما هي فيه من السياق قال الزركشي ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات الألفاظ خاصة وقال في موضع اخر فهذا يعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات بيذكر قيدا زائدا على اهل اللغه في تفسير مدلول اللفظ لانه اقتنصاه تنصهه من السياق اه يعني انت تجد مثلا ايه مثلا قصه او موضع متشابه جدا زي قصه يوسف لا قصه موسى نبي الله موسى الكريم عليه عليه الصلاه والسلام لما ضرب الايه الحجر ففي there is a topic in the topic of Surah Al-Bakr it says what? It exploded from him 12 years and in the topic of Surah Al-A'raf it exploded from him 12 years when you see the 2nd you see one and you see what happened it exploded it exploded ترقرق وسيوله اا وما فيش ما فيش فيها الانتفاع ده ها اه نعم فكأنه قال عند الاندفاع دل على وفورة الماء وقوة الماء وان الماء كتير ولذلك اندفع دفعا فانفجرت منه 12 عين فده راح يشربوا منه ازاي ها فرح معبر ان بعد كده الماء ايه اخلاق تسالت بقت سهل الايه التناول منها فانبجست فالكلمتين تؤدي نعمتين مش نعمة واحدة فلما يجي يفسرها بنفسرها بالمقارب فانفسر دي بالدي في الحقيقه لا بينهم فرق ده للفرق ده يدينا معنى من النعمة ازيد واضح يا اخواننا وهكذا على ذلك في وكلامه يدل على أنه فضلا عن ورود الكلمة في العربية إلا أن لها معنى خاصا يتحدد, في يتحدد من السياق يجب أن يراعى أربعة أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظه ما لكي يعرف المراد بها في الآية كمن يريد تفسير النسيء في قوله إن من النسيء زيادة في الكفر فالنسيء التأخير ولكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية وبها يعرف تفسيرها والمراد بها هنا تأخير الأشهر الحرم يعني المراد بالنسيء هنا إيه تأخير الأشهر يعني هل كل تأخير يعني تونم النسيء زيادة في الكف أي نسيء كل تأخير لا المقصود النسيء هنا نسيء الذي تفهمه من من السياق من سبب النزول من فعش أن في أقتصر على اللغة العربية دون سبب النزوء وإلا ممكن أخالف وأقع في فيما لا يريده الله تبارك وتعالى من خلال هذا الموضع وده سيأتي المثال لما فسر ذاك الفراء له كتاب في تفسير القرآني باللغة معاني القرآن عاب عليه الإمام أحمد حتى قال كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في التفسير شوف ما مع كان رجلا صريحا وعالما من العلماء وإماما لامة اللغة لكن الإمام أحمد كان شديدا في, إيه؟ في قضية الاتباع لأنه خالف ما عليه العلماء في التفسير بسبب انسياق وراء, وراء اللغه بس لا اللغة تعتمد لكن مش كل شيء واضح يا إخوينا ها سب سبب النزول يعني هو فسر مثلا قول الله تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغ... من أمنة النعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة في سورة الأنفان ها هذي غشيكم النعاس ونزل عليكم من السماء ماء ليه بقى؟ ها؟ ليطهركم به ويذهب عنكم الرجس رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام شوف الحاجات دي كلها معنوية ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم طيب ايه المانع أن يثبت به الأقدام من باب التربيط على القلوب إذا ربط على القلوب ايه اللي حصل في الأقدام ثبتت في القتال من دليل على الجرأة والشجاعة والسباب نابس وشذا المقصود المقصود هو تثبيت الأقدام حقيقة لأن الأرض كانت بتسيخ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 خمسة أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تعارض إلا إذا دل الدليل على إرادة المعنى اللغوي لأن القرآن نزل لبيان الشرعي لا لبيان اللغة فالصلاة في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا تحتمل الدعاء وتحتمل صلاة الجنازة وهذا هو المقدم لأنه المعنى الشرعي صلاة هو الشرعي الصلاة هي صلاة الجنازة لا تصلي على أحد منهم مات يبدي صلاة جنازة طب ما الصلاة في اللغة يعني الدعاء لا يقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واضح وفي قويل على وفي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالصلاة هنا هي الدعاء وهو المعنى اللغوي لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة واحد يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي ولا ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوية ويعدونها من التفسير بالأثر وسبب هذا الخطأ اعتماد مصطلح المأثور وسيأتي نقاشه والصواب أن الإمامة في التفسير اللغوي للصحابة والتابعين فالصحابة عرب خلص وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخذوا عنهم العلم وهم في عصر الاحتجاج فكيف لا يكونون ائمه اللغة في عصر الاحتجاج اللغوي فعصر الاحتجاج اللغوي المقصود به وما يمكن أن نحتج به من كلام العرب قبل أن تدخل العجمة ويحصل التوليد والتخليط في اللسان العربي والصحابة في عصر الاحتجاج فكلمات الصحابة صالحة للاحتجاج اللغوي فبكلماتهم تثبت اللغة العربية يعني يمكن أن تستند إلى جملتهم ولفظهم في إثبات أن ذلك من اللغة أن ذلك من لسان العرب هذا معنى الاحتجاج وقد يكون الواحد بعد عصر الاحتجاج ولكنه إمام يحتج به تعرف اللغة مثل إمام إمام الشافعي صحيح ما بالشافعي يعرف من كلامه لغة العرب فإذا تكلم بكلمة أو تصرف في لفظه أو ركب جملة حتى وإن كان غريبا فهذا يحتج به على أن ذلك من لسان العرب نعم ولذا يقع الخطأ حينما يجعل تفسير الصحابة والتابعين اللغوي تفسيرا أثريا مقابل تفسير هؤلاء المتأخرين من اللغويين الذي يجعل تفسيرهم لغوية وهذا التقرير لا يعني هضم هؤلاء حقهم في التفسير اللغوي ولكن المقصود أن رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين يعني هذا الصلاح يعني هذا أمر مصلاحي بمعنى صلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استلاح فإذا قيل هؤلاء هم أئمة التفسير اللغوي فيقصدوا ما غلب عليهم لكن لا يعني ذلك أنهم استأثروا به واقتصر التفسير القرآن باللغة عليهم وإلا فقد سبقهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا كما ذكر المصنف عربا خلصا رضي الله عنه فمن لسانهم تعرف العربية نعم. اثنان فسر أبو عبيدة معمر بن المثنى القرآن معتمدا على اللغة فقط غير ناظر إلى أسباب النزول وملابساته فجعل القرآن نصا عربيا مجردا وهذه الطريقة التي سلكها أبو عبيدة من أسباب الخطأ في التفسير كما ذكره شيخ الإسلام وقد أنكر عليه هذا المسلك علماء عصره ومن جاء بعدهم كالاصمعي وأبي حاتم السجستاني والفرائي وأبي عمر الجرمي والطبري وغيرهم ومن أمثلة تفسيراته التي لم يراع فيها أسباب النزول وملابساته تفسيره لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام قال في تفسير ويثبت به الاقدام مجازه يفرغ الصبر يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم وسبب النزول يدل على أن التثبيت حقيقي ان يثبت أقدامهم فلا تسوخ في الرمل وبهذا جاء التفسير عن الصحابة ومن بعدهم قال الطبري معلق معلقا على قول أبي عبيدة وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه انظر كيف كان تعظيمهم لسلفهم فالطبري من أئمة السلف الكرام عليهم رحمة الله وكانوا يعظمون ما عظم, ما عظم, عظم هؤلاء إلا بتعظيمهم لسلفهم فالإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول وحسب قول خطأ يعني يكفيه خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا ومن ذكر؟ ذكر الصحابة والتابعين فإن اتفقوا على أمر أو شاع بينهم أمر ولم يعرف ذلك الذي حدث بعدهم فيكفيه خطا حسب ذلك القول خطأا أن يخالف أو لم يعرف في من سبقه من أقوال الصحابة والتابعين عليهم رحمة الله أجمعين وقد بينا أقوالهم فيه وأن فهم السلف فيه؟ ثلاثة. ثلاثة فهم السلف للقرآن حجة يختتم إليه لا عليه ولذا فإن ورود تفسير من تفاسيرهم مبنيا على فهمهم مبنياً على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليها. لا, لا, لا ولذا؟ ولذا فإن ورود تفسير من تفاسيرهم مبنياً على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليها. يكون حججاً. يكون حجة يرجع إليها. ها، ورود تفسير من تفاسيرهم هذا الورود. يكون مبني على فهمهم لغتهم يعني إذا ورد كذلك وموكئ مبني لغتهم يكون حجة يرجع اليه نعم وقد أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى حيان في البحر المحيط وكتابه كتاب تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان يغلب عليه التفسير اللغوي من جهة اللغة وتصريف الكلمة والإعراب هذا ما يغلب على تفسير أبي حيان وهو إمام في اللغة كما هو معه. نعم. فقد أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه حيث قال والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه فقوله رحمه الله والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب قول غريب فهل أبو حيان أعلم من السلف الذين نزل بلغتهم القرآن بكلام العرب وهل أبو حيان أعلم بمعاني كلام الله منهم كل هذا بغض النظر عن المرويات التي رويت عنهم لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو حيان في هذه العبارة نعم سادسة. سادسا التفسير بالاجتهاد والرأي الاجتهاد والله التي ذكرت كثر السؤال فيها ما الصواب في هذا والصواب أنه قد اختلف السلف في المقصود من هذه الآية و و وهم, وهم في ذلك طرفان الطرف الأول من نفى الهم عن يوسف عليه وعبنا الصلاة والسلام وهذا قصد بذلك عصمة باطنه كما هو معصوم في ظاهري قصد عسمة تلك الخواطر فكأنه استبعد أن يقع يوسف وهو نبي كريم أن يقع في تلك الخواطر أو أن ترد عليه هذه الأشياء لكن هذا يرده يعني يرد ذلك الباعث على ان ننكر وقوع الهم من يوسف بغض النظر وقع وما وقعش بكلم على هذا الرأي إلا قال أنه لم يقع هم من يوسف ثم قدروا في معنى الآية تقديرات منها أو أبلغها أنهم قالوا ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها هذا المعنى الذي قصدوه وبعثهم في ذلك عصمة خواطر الأنبياء ويرد على هذا أو يدفعه أنه لم يكن نبيا بعد لم ينبأ بعد الأمر الثاني أن الهم ليس عليه مؤاخذة بل لو هم بسيئة ثم صد نفسه عنها كتبت له حسن ثم من اشتهى الشيء فكف نفسه عنه مع حبه واشتهائه إياه فذلك أبلغ في طاعة الله ممن لا يجد في نفسه شهوة ولا رغبة ولا طلبا فمن كف نفسه مع رغبتها عن طلبتها فإن ذلك يعني قوة في ديانته ومدافعة لما يقدح تلك الديانة فهذا له لا عليه أما لو قيل أنه قد همت به وهو لم يهم بها قط فقد يصرف ذلك أنه كان حصورا لا يشتهي ذلك وإنما بينت الآية أنه له في هذا الشاء وأنه يشتهي كما يشتهيه سائر الناس خاصة من كان في مثل سنه وعمره ثم كف عن ذلك ابتغاء وجه الله تعالى لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر إلى آخر القصة فيبقى السياق يدل أنه كف نفسه ومش بس كده ليس انقباضا فقط عن تلك المعصية ولكن هربا منها صح لا؟ استبقى يعني فضل ايه؟ يجري وهي تجري وراه فهذا دليل قوة في مدافعة هذا ومغالبته من الوقوع في تلك الشهوات. واضح هذا فضل عظيم في يوسف حتى وإن أثبتنا من قال أنه قد حصل منه الألهم فهذا لا يلد عليه بالنقص أبدا سادسا التفسير بالاجتهاد والرأي الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن وهذا غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحات ولذا فهو الذي سيتكرر ذكره مسألة هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي يذكر بعض الباحثين خلافا في مسألة ما وليس هناك خلاف حقيقي ومن هذه المسائل مسألة التفسير بالرأي ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع لأن في تحرير محل النزاع نسفا لمثل هذا الخلاف المزعوم. هذه نقطة منهجية في الطلب في منتهى الأهم لا بد من تحرير محل النزاع يعني لا بد أن يختلف الناس ولا بد كذلك أن يختلف العلماء وكثير من اختلافهم ليس اختلافا على الحقيقة من شرط الخلاف الحقيقي معايا أخواننا ركزوا معايا صديتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الخلاف الحقيقي أن يرد على شيء واحد من جهة واحدة فإن ورد على أمرين منفكين فليس بخلافه وإن ورد على أمر واحد لكن من جهتين منفكتين فليس بخلافه زي, زي المسألة بالأولاني الرأي تجد بعض العلماء يذم الراي وبعضهم يستحسنه أو يستحسنه يجعله منهجا صحيحا للتفسير هذا خلاف بين العلماء في الحقيقة ليس خلاف لا بد وأن نحرر محل النزاع ما هو محل النزاع الخلاف الحقيقي يعني إن اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها تفسير بالرأي يقصد نفس النقطة معايا جماعة كيزوا معايا جماعة What is الشيء اللي they don't عليه ها do الشيء اللي What عليه تفسير thing نمسك they ده يا اللي do with it? Yes, عندك feeling عندي the ماشي كده يبقى هو فسر The بسين كيت helps طيب يا اللي بتتخذ the من هذا وتصحح التفسير به مقصود الرأسين برضه هو هو إذن فقد التقى على نقطة واحدة يبقى نفهم كده ان في خلاف حقيقي يبقى بس حقيقة كمان إن النقطة الوحدة دي ما يكونش زي العملة اللي لها وجهين أو يكون لها عموم وخصوص يبقى لما بيجي زم الأولاني زم يقول الرأيسين لما يبقى متعلق بالقرآن مثلا او بتفسير الحلال والحرام او بتفسير غير مستند الى اي دليل شرعي مطلق او بتفسير بالراي حينما يكون هناك تفسيرا بالماثور يعني هو مش بينفي الراي مطلقا لا ده بينفي الراي مقيدا يبقى بيقول الراي ده ما ينفعش في احوال يبقى هو نفس الراي اللي من يقول الراي صحيح ولكن هنا نجد انه برضو مش الخلاف حقيقي لان اللي بيقول مفيش حاجة اسمها تفسير بالرأي لو بحثت معه فتشت شوية تجد انه بيقيد احوال عدم جواز التفسير بالرأي يقول لك لا انا مقصودش تفسير بالرأي مطلقة ما تيجي تقوله طب مالسلف تفسره بالرأي يقول لك لا انا مقصودش كده برضو انا اقصد ايه تفسير بالرأي لما يكون فيه تفسير بالاخر So what do we do for our eyes? There is a reflection on the truth. It is said that he did not ignore the eyes of the eyes. And he did not ignore a story from what? From the eyes. I will look to the man who says that the reflection on the eyes is a true يعني لو ما لقيتش أثر أستطيع أن أنا أفسر بذلك الموضع فأنا مضطر أن أعمل هل في خلاف ما حصلش خلاف لكن ده عبر بالإطلاق واذا عبر بالإطلاق هما الاثنين وقعوا على نقطة واحدة وهي نقطة الرأي لكن كل تكلم على صورة من الرأي مش الراي مطلقا and sometimes نجد we ده that when we speak word to say that someone понимances that the mind saith the brain يقول لك mind exist it says that sад that佐佐佐佐佐佐佐佐佐oba how do you define karate What is the mind that is the one mind that there is an module and an humble mind and if you have found this knowledge you find it not if you find that idea thisitaire is completely but sometimes experts فتيزم الرأي فقط ويقصد الرأي المذموم وده يمدح الرأي فقط ويقصد هنا مفيش مفيش التقاء على نقطة واحدة لأن الرأي ده عنده سين والرأي ده عنده صاد كيف يختلفان وده سين وصاد بد من شرط الاختلاف الحقيقي إنه يكون على نقطة واحدة ويكون ذلك على نقطة واحدة ويكون ذلك على جهة وصورة واحدة أيضا مش من جهتين منفكتين أو صورتين مختلفتين واضح يا جماعة ها فتحرير محل لزاعد نقطة مهمة جدا في الخلاف وتحتاج إلى تمرس في ذلك العقل لذلك في علم الفقه المقارن أو لم يوقع فيه خلاف بين العلماء في هذه المسائل في مسائل الفتية لا بد أن يجيد الباحث مسألة تحرير محل النزاع فين محل النزاع في الموضوع فين النقطة اللي تنزعوا فيها من ممكن ما تجيش نقطة واحدة وبالتالي ما فيش ايه ما فيش نزاع أصلا واضح يا أخوانا فهنا ينبع على هذه القضية قضية مهمة جدا في البحث والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم وعملوا به ومنهم صديق الأمة أبو بكر, أبو بكر الذي قال في الكلالة لما سئل عنها أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود وهو المبني على علم أو غلبة ظن أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف وشنعوا على صاحبه وهو ما كان على جهل أو هوى والذين حكوا والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا حكوا والذين حكوا, والذين حكوا في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي ما هو نوع الرأي الذي وقع عليه النهي المطلقًا؟ يبقى بالتالي يحصل النزاع لا مش مطلقا والا فافاضل الامه قد حصل منهم الرأي ازاي تحت وفيه قاعده مهمه انه اذا ورد عن السلف وافاضل الامه كالصحابه ورد امر في الفرع او الاصل فليس محلا للذنب واضح ليس موضعا للذنب إذا ورد عن هؤلاء الذين يقتدى بهم كمقدمي الصحابة إذا ورد عن أبي بكر عن عمر عن واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورد شيء من الفرع أو الأصل في المنهجية مثلا في تقديم شيء على شيء في الاستدلال بطريقة معينة لا يعتمد ولا يمكن أبدا أن يكون موضع الايه ومنه أن كل عبادة تعبد بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محلا لوصف البدعة كل عبادة تعبد بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن ظهرت للباحث للعالم للفقيه ظهرت أنها على غير ما يظهر له من أدلة أو ما من طريقة الاستنباط فهذا خارج عن وصف البدعه لا يصح أن نصف فعلا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم بإيه البدعة واضح لذلك إحنا بنجد بعض إخوانا يقعون في هذه الأخطاء يقولوا مثلا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره التعريف والتعريف هو اجتماع اهل الامصار عشيه عرفه في المساجد يجتمعون يذكرون الله تعالى ويدعون يتشبؤون في ذلك باهل الموقف في عرفه فعلها ابن عباس رضي الله عنهما وبعض السلف وعمر بن كذا صحابيا فعلا صحابيان كريمان ووردت وأزن فيها بعض الأئمة وكرهها البعض الآخر وغير هذا ما نجيش نقول بدعة وصف البدعه ما يمكن أن يوصف فعل الصحابي بالبدع انت كده بتصادم فعلا من الأفعال التي تعبد بها واحد من صحابة النبي بل تعبد بها واحد من أئمة علماء الصحابة من أحبار الأمة، من علماء الأمة، بل هو حاضر هذه الأمة وترجمان قرانها فإزاي نصف هذا الفعل؟ فده شيء برضه بيوجع القلب ان نسمع إن أفعل صحت وثبتت عن الصحابة ونقول ببساطة ان ده إيه؟ بيتعار، هذا خطأ، وإن ورد ذلك من بعض الفضلاء فعل العين والرأس، لكن شيخ الإسلام لنا حبيب ولكن الحق حب إلينا منه. ولكن فقه الصحابة مقدم عندنا ولكن حب الصحابة والذب عن سائر شأنهم مقدم عندنا واضح يا يخونا نعم ولو فعلوا لمحتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير وكان لذلك أسباب كخشية القول على الله بغير علم والوقوع في الرأي المذموم قال عبيد الله ابن عمر لقد ادركت فقهاء المدينة وإنهم لا القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله سالم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه ويكره القول فيه فيما لم يبلغه. فيه فيما لم يبلغه فيه أثر عن من سبقه ومن ذلك ما رواه يحيى ابن عبد ابن سعيد عن ابن المسيب عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم المسيب والأشهر المسيب عن إلى صيغة الفاعل أما المسيب فصيغة المفعول وكلاهما يصح عنه ولكن قد ورد عنه أنه كان يكره صيغة المفعول والمسيب صحابي، نعم. عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم. مسيب، سعيد، نعم. أنه لا يتكلم. وهو التابعين، سيد التابعين على الإطلاق. وأحد أئمة فقهاء المدينة وهو واحد من أئمة أو فقهاء المدينة السبع. عليهم الله وهذا على سبيل الاحتياط. يعني هذا توقفوا عن الكلام في القرآن بغير مأثور على سبيل الورع والاحتياط وهذا كان معلوم في مدرسة المدينة فمدرسة المدينة،, مدرسة المدينة خصوصا كانت تتميز بسمات منها الاحتياط ما أمكن وعدم الولوج أو الدخول فيما لم يكن لهم فيه أثر هذا من سمات إيه؟ من سمات خصائص المدينة مش بس في التفسير بل في العلم قاطبة في كل مسائل العلم حتى في الفقه بخلاف مدرسة زي مدرسة الكوفة ومدارس العراق فكان فيها مش جرأة بغير أثر لا مقصود أنهم دخلوا في قضايا اضطروا إلى الدخول فيها ليه؟ لأن الواقع يختلف تماما عن واقع المدينة واقع بسيط قروي هادئ ما فيش منه مشكلات بخلاف واقع إيه العراق الذي يموج بالثقافات والمشاكل والطول عمره عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عوينة وغيرهم ممن كتب عن من سلفه ما وصله من آثارهم دون أن يكون له عليها تعليق وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن ولعل نهي الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه وتحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه كما فعل المعتزلة وغيرهم قال الإمام أحمد لأبي عوبيد قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبى عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن فلا تفعل هنا هذا الكلام شديد صحيح ليه؟ لأن الإمام أحمد كان يقوم على سد الزرائع يقوم مقام الإمامة والأسوة والدفاع والذب عن عقيدة المسلمين فأين ما فيش ما فيش م ما فيش فيش تهاون تراخي بعقيدة المسلمين فأقام الله تعالى الإمام أحمد حارسا وحرزا وبوابة فيما حصل في الفتنة في عقائد المسلمين فيتن خلق القرآن المشتهرة فكل شيء إن يقول إلى تلك الفتنة وإيقاظها بعد أن خمدت وكبتها الله تعالى كان ينهى عنه الإمام أحمد نهي شديد وفيه النظر للمآلات اللي ذكرنا بالأمس اللي حضر في إن شيء ممكن يمنع وإن كان مأزولا فيه حتى أنه نهى تلامذته وأصحابه كيحيى بن معين عليهم جميعا رحمة الله تعالى من التحديث ببعض الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة اتقاد الفتن مرة أخرى ونهى غيره كالإمام مالك أن يحدث الناس بأحاديث الخروج على الحاكم طيب إلي ليس ثبتة؟ ثبتة لكن كان في جو من الفتن فليس كل ما يعرف يقار ليس كل ما يعرف ينشر هذا هذا خطأ ليس كل ما يعرف ينشر وليس كل ما يسمع ينقل لا بد أن يكون لذلك ميزان دقيق في هذه المسألة كل شيء نقوله وإن كان حقا لكن ايه الاشكال كان ما الحق في غير موضعه من الباطل الحق في غير موضعه من الباطل مش الحق لتأل باطل لكن النتيجة صارت ايه صارت باطلا صحيح يا اخوانا صارت باطلا لا بد أن نخاطب الناس وأن نخاطب الواقع بما يليق به وقد ذكرنا أن الله تنزل في الخطاب على مفهوم المخاطبين من الكفار فخاطبهم بما يتألفهم وبما يناسب خطابهم ومفهومهم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علي آباءكم بأهدى يعني في يعني كأن كان في إيه كان في هدى يعني فباهم لا مش ده مقصود إن هذا التنزل في الخطاب من الله هو الغني عن العالمين إحنا أبد أن نستنى واضح يا ها لنقطة مهمة جدا جدا لابد من اعتباره ما أنت بمحدث قوما حديثا ها؟ إلا كان لبعضهم فتنة حدثوا الناس بما يعرفون لا بما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه نقطة مهمة جدا إمام أحمد كان يسد الزرائح يقف يغلق الأبواب والنوافذ في احتمال يقفل. ليه؟ لأن هذه الشبهات تخرم عقائد المسلمين تخدش عقائد المسلمين ما ينبغي التهاون فيه فكل شيء يتعلق بالضروريات والقضايا الأصيلة في الدين ينبغي أن نحرزها وأن نحروسها وأن نمنع الشبهات الداخلة إليها حتى وإن منعنا بعض المأذون فيه حتى وان منعنا بعض المباح بل بعض المستحب بل بعض الواجبات لاني عندي دايما في مقياس ما بين واجب وواجب الفقه مش ان انت تعرف الواجبات الفقه ان انت تعرف اوجب الواجبات صحيح كده اوجب الواجبين واشد الحرامين حرمه تبدا انت الموازنه دي هي دي الفقه معايا يا اخوانا فالإمام أحمد لما قال ذلك إيش معنى كده ان هو إيه جرح الفراء وابا عبيده وهما إمامان كريمان من أئمة الدين وإمة اللغة خصوصا لكنه أراد أن يغلق باب الفتنة لأن باب فتنة تاويل القرآن وخلق القرآن كانت لسه ايه فأردت عظيما للمأثور وكان يعظم المأثور وكان في مناظراتي رحمه الله تعالى يتكلمون بعلم الكلام وبالمنطق وكذا قل ايتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به أنا لا أحسن هذا الذي تتكلمون به إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به نتكلم في النصوص المشرفة لكن هذا الكلام كان لا فكان يغلقه رحمة الله عليه على إمة المسلمين. نعم ومما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء ففي قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء إن تيمية قول الفراء ومن تبعه وهو إن نفعت وإن لم تنفع ثم قال بعد يعني ذلك فذكر إن نفعت الذكرى وإلام تف تنفع الذكر أيضا وراد أن يفسر تفسير لغوي محضم نعم ثم قال بعد ذلك معقبا وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول الفراء وأمثاله لم يقله أحد من مفسر السلف ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الفراء ما ينكره ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن, في معاني القرآن وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الجن والإنس لكن ليس هو المعنى في هذه الآية مسألة ما العلم الذي يحتاجه, يحتاجه من فسر برايه, يحتاجه من فسر برأيه من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر علم اللغة وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي آية بل هو ملازم لها ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أخرى غيرها كالآية العامة المخصصة, المخصصة كالآية العامة المخصصة فإنه يلزم معرفة مخصصها والآية المنسوخة فإنه يلزم معرفة ناسخها وغيرها من العلوم التي لا تدور في كل آية يعني إذا كالآية العامة ويلزم في بعض الآيات علوم لا تنزم في أخرى يبقى في عندي علم لا بد له من معرفة كلام الله مراد كلام الله تعالى إيه هو العلم ده إنه باللغة إن إنه باللغة عشان أقدر أفهم التفسير أفهم. هل لازم أبقى سيبويه أو أبقى الفراء مش شرط إحنا قلنا ان في كلام مجرد إن يسمعه حتى رجل القروي إذا سمع ذلك الكلام عرفه وفهمه بل والله الأعجمي يسمع آيات من كتاب الله تعالى ينفعل لها ينفعل لها ويعني يبكي ونستعجب من هذا المنظر لكن حتى أقف على المعنى المقصود من كلام رب العالمين لابد أن يكون عندي بضاعة صالحة جملة صالحة من اللغة بها أستطيع أن أقف على المعاني التي حملت على تلك الألفاظ وعلى سر تلك التراكيب بما يسمح أن أنتبه إلى مقاصد ذلك الكلام الكريم فيما علوم أخرى علوم آلة لازم أفهم العام والخاص ايه عامة عامه تصين تخصيصها فين زي ايه العام يضرب بمثال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الخاصره اه يعني ده ده الخاص اصل اه يعني قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا معايا كده لو وقفنا كده ده ايه عام تفيد ان كل الذنوب يغفرها الله تعالى صح كده لكن هذا غير صحيح لان الايه العامه دي لها مخصص من القرآن أن هناك ذنوبا لا يغفره الله تعالى وهي ذنوب الشرك صحيح كده فمن أشرك بالله تعالى لم يغفر الله عز وجل له حتى يتوب مظبوط يبقى إيه اللي خصص العموم ده إلهي أحيانا يأتي اللفظ العام وهو مقصود بالخصوص مش مقصود بالعموم كما في قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربي هذه الريح تدمر كل شيء فكل شيء ده لفظ ايه يعني الجبال صح كده الجبال اتدمرت والأرض اتكسرت هل ده حصل ما حصل ذلك وإنما هذا يسميه العلماء يسميه ايه عام يراد به او اريد به الخصوص المقصود ايه اللي خصصه ايه اللي خلاني افهم كده العقل والعاده ان الريح دي حاسه يعني هتدمر اشياء مش هتدمر اشياء اخرى واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم اوتيت من كل شيء اوتيت من الاقمار ها اوتيت من الشموس لا ما اوتيتش من كده فقال طب ليه قلتيه من كل شيء لا ده اسم عام اريد به الايه لان العربي عمره ما هيستشكل ده لانه عارف بالعقل والعادة وبما جرى في مفهومهم ان ده مقصود به الخصوص من كل هو ده المعنى تدمر كل شيء مما يمكن ان تدمره تلك الريح هو ده المعنى فده عام اريد به الايه الخصوص ما هي أخوة الناب طيب الناسخ والمنسوخ مثال ايات الخمر ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مفهوم ذلك جواز أن يقرب المسلم الخمر في غير الصلاة لكن هذا نسخ بتحريم الله تعالى الخمر مطلقا فاجتنبوه لعلكم تفلحون واضح؟ وكذلك وجوب كتابة الله الدين, الدين على من قال إن ده من سوخ الوجوب لكن في الحقيقة إن القرين الآية اللي بعدها وإن كنتم على سفر وإن تجد كاتن فرهان فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته فهنا دي وكأنها لغة الوجوب فمن خلب الوجوب أصلا قال إن دينا سخة الوجوب ومن قال لا ده دي الآية دي على إن الأمر اللي في الايه فاكتبوه ما كنش للواجب وإنما هو للإستحباب أصلاً معايا يا مسألة أخرى مسألة مسألة هل في مسألة هل التفسير, التفسير المذموم حد يعرف به؟ انك في هذه المساله امام تفاسير كثيره يحكي المفسرون ذمها كتفسير المعتزله والرافضه والباطنيه وغيرهم وحكايه الذم لهذه التفاسير تعني ان اشهر تفسير للمعتزله اللي ممكن نجده تفسير ايه تفسير الكشاف للزمخشري تفسير معتزلي احنا بننبه عليه بس عشان هو Yeah. وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا وصولا متفقا على ثباتها في التفسير. في التفسير، قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل في فصل الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، أشار إلى نوعين يمكن جعلهما سببا في الحكم على تفسير ما بأنه مذموم. الأول من اعتقد معانيا ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها وهؤلاء صنفان الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به الصنف الثاني من يحمل لفظ القرآن على ما لم, على ما لم يدل عليه ولم يرد به الصف الثاني نعم الصف الثاني من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل علي ما لم يدل عليه ما لم يدل ما لم يدل عليه ولم يرد به وهذان الصنفان قد يكون ما قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا ليكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا للمدلول وهذا القسم ينطبق على فئات فئات من المبتدعات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية إلى آخره إلى آخره ومن أمثلة خطايا نفهم الآدلة صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقد معاني هذه شر البلية وهذا أسل البدع والقول في دين الله تعالى بالهوى وبالرأي بغير علم أنهم يعتقدون اعتقادا يتوهمون أنه قاعدة قطعية لا جدن فيه ثم يقولون أن الآيات أو النصوص المشرفة من الكتاب والسنة هي ألفاظ تحتمل الدلالة هي ظنية وده تجد الآن يحصل حتى في الكلام عن الحكم وتطبيق الشريعة يقول لك إيه أنت هتطبيق الشريعة إزاي إن مساحة المقطوع به المتفق عليه لجيرة قوي لكن أغلب الشريعة مزنة ويستدل على ذلك ببعض الكلمات أو المقالات عن بعض العلماء وكثير من العلماء اللي بيتنقل عنهم من أهل الكلام خصوصا الأشاعرة والمعتزلة وخصوصا من علماء أصول الفقه واحنا قلنا ان علماء أصول الفقه من بعد الإمام الشافعي تقريبا احتل علم أصول الفقه الأشاعرة الكلاميين مع المعتزلة احتلوا تقريبا وبالتالي بدأ يستخدم علم أصول الفقه كماطية لتقرير بعض القواعد الكلامية التي تخالف منهج الشافعي نفسه يعني يبقى شافع المذهب شافع الأصول بيمشي على كلام الإمام الشافعي على طريقة في الرسالة ومع ذلك يخالفه تماما في القضايا المناجية والعقدية اللي بيروح حططها Because the meaning مرتبط the doctrine is related to the doctrine What is the relationship between the doctrine? The issue of improvement and improvement is entered into the meaning of the اللي It هنا؟ a very big issue and it is a يقرروا المذاهب بتاعته فتجد ان الناس اللي العلمانيين والليبراليين والناس اللي بتتكلم بتصد عن الدين يجي يقول لك الله طب العالم الفلاني قال لك كده العالم الفلاني الإمام الرازي قال إن, ان ان الالفاظ تحتمل عشرة أشياء فده بيخليها ايه بيخليها كلها ظنية ما قدرش أكتر هذا كلام باطل المحت باطل المحت يدرد ايه بقى خلي بالنا من النقطة دي يا أخوين رد ايه انا لما اجي دلوقتي اتكلم مع اي حد خلي بالكم معايا يا اخوانا اقول للواحد او الناس اديني ايديكم او اديني ايدك كلمة دي واضحه م? اديني ايدك كلمة واضحه في اللغه العاميه هل دي تحتمل معاني ممكن مع التفتيش والبحث والتلكيك تحتمل معاني لو ان الانسان اللي قاعد وصار مد يده لما قلت له اديني فراح مادت ايه لي ماذا فعل هو هل اخطا ما ناخد هل فعل ما يفترض أن يفعله يعني أنا ما قلت له دين إيدك فرح مدد لإيده هل فعل ما يجب أن يفعله حينما سمع ذلك الخطاب ها؟ واحد جنبه قال له ما يقصدش كده انت ليه تمد ايدك على طول ما يقصدش كده مين اللي محتاج لقرينا او لدليل على كلامه هل اللي مدي ايده محتاج ياكد له ان لا هو لازم ان هو قال لي اديني ايدك ولا الثاني اللي شككه قال لا هو ما يقصدش كده هو يقصد اديني ايدك ايدك بالمعنى يعني الايه يعني خليك ساعدني وخليك واقف جنبي مش معقول اديني ايدك مين اللي يطالب بالإقامة الدليل او القرينه على كلامه الثاني ولا الأول ليه الظاهر كلمة الظاهر ده اصطلاح أصولي جامد أنا عايز أشيله خالص ليه ليه أنا مش عايز ألجأ للناس دي في كده أنا عايز اتكلم أوضح ان القضية قضية عرفية عامة جدا قضية نشترك فيها جميعا اني لو انا هو مدت له ايدي وجا قال لي انت مدت ايدك ليه مش انت قلت لي كده انا ما والله الكلام ده طب انت ما قلتليش ليه يبقى يبقى معنى كلمتي دي يقابلها في فهم العامه مش العلماء يقابلها عمل معين صح وإن احتمال اللفظ ده في فهم العام احتمال تاني لازم أنا دائما أجيب عليه دليل أو أبينه قالوا ديني إيدك وما أصدش إيدك كيت لا ده نقصد لازم انا ابين ده ولا مش لازم هذا يحصل كثيرا جدا فيما بيننا في الخطار كثير جدا وأمثلة كثيره جدا أنت أجد تنتبه انت بها هذا أمر مش متعلق بالشريعة فقط ولا متعلق بقالة أصول الفقه ودي نقطه لابد ناكد عليها ده خطاب عرفي عام الكل الناس بتشارك فيه معايا يا اخوانا اي كلمه بتتقال قد تحتمل لكن دايما العمل المطلوب قصاد الكلمة دي دايما اول شيء بيتبادر الى الايه الذهن واللي الناس خلاص تعرفت عليه مظبوط ويجب العمل به طب انا قلت بقى دلوقتي قلت الواحد اديني ايدك وناليا وجوب السمع والطاع علي ومدش ايده هفترض العكس ما بدش ايده هل لي حق بالمعاتبة والمحاسبة والمعقبة ليه حق ولا مش حق طب جيه اللي جنبه قال له يا عم الشيخ قال له يا سادة الامير يا سادة الوزير اللي انت لك سلطة عليه ان ده ظن ان انت تقصد اديني ايدك ظن تاني او احتمال اخر هل ده تقولوا معي يا جماعة هل ده يخطأوا ولا يصوبوا هل تقولوا انتم بتجملوني هل تقولوا انتم بتجملوني انا بقول كلام انا عايز باين كلام مهم بيتقال دلوقتي على كل برموك الفضائيات كلام مهم في قضية التحكيم الشريعة انا مش عايز خليها قالت اصول فقه تخليها قضية شرية محضة لا ده أمر احنا في الدارك معايا يا جماعة انا دلوقتي لو جيت انا دلوقتي هذا الكلام اللي قاله صاحبه او هو اللي قاله اللي ممدش ايده مع اني امرته قلت ديني ايدك فممدش ايده فجيه وقال والله انا ظنيت ان انت توصد ديني ايدك يعني ساعدني او انصرني او ايدني او او او سلفني هل هذه للعله والحجه تصوب فعله ولا مازال مخطئا هل ممكن اقول له دلوقتي مش انا وحليه جدا في المفهوم العام والناس ان اقول له انا قلت كده انا قلت يديني ايه ده كده بتديني ايهك لما أنا بقول لك بقى اديني ايدك وتفهم من كلام اسياقي أو قرائي اللي أنا بقوله او غير ان انا محتاج تسلفني يبقى سلفني لا جاي بقول لك اديني ايدك يمكن انا عايز اقول يبقى تعمل الشيء اللي يتبادر لذهنك اللي احنا تعرفنا عليه مش عايز أقول ده الظاهر اللي هو الاصطلاح الاصولي انا اقول هذا هو المتبادر إلى الى الفهم حتى في وسط العام واضح يا اخوانا ها ده وسط العام هذا الأمر فيما بيننا يجب العمل ويكون المقصر في العمل موضع المعاتبة والمعاقبة بمجرد فهم الظاهر منه اللي هو المتبادر إلى الفاهم صح كده فيما بيننا يعني هو معرض الآن للعقوبة لو ما عملش هذا يبقى وجوب العمل ينبني على ايه على عدم وجود الاحتمال ولا على اول احتمال تاني وجوب العمل يعني ان انا اقول له لا العمل واجب عليك ان انت تسمع كلامه وتعمل لك شرط ده ان بيكونش كلامي محتمل اي شيء تاني ولا شرط it a تفهم that احتمال في الكلام first question احتمال في الكلام يبقى is كان الكلام حتى لو في word? It seems that if the word was even if there are 100 questions But when you are ready and there is the first question What is هذا الذي يحصل فيما بيننا هو اللي حصل في الشر ان الوجوب الشرعي لا يقوم على شرط عدم الاحتمال في النص وانما يقوم على امكانيه العمل بالاحتمال الاولي بالنص معايا هفترض ان النص الشرعي فيه 100 احتمال ان كلام في الايه او الكلام في الحديث فيه 100 احتمال لكن هل الاحتمالات دي مرتبة ولا كلها متساوية؟ مرتبة. لو هو قال لي لا ما هو مرتبة لكن في احتمال ثاني يبقى متساوي ما بين الاحتمالات المتساوية والاحتمالات المرتبة صح كده؟ الاحتمالات المرتبة رأيت أسدا رأيت أسدا يبقى انت تعرف رأيت أسدا يعني ايه يعني في حيوان المفترس اللي هو الحيوان ذو اللب فده الأسد مظبوط كده؟ هل يحتمل امرا آخر يحتمل أمرا آخر ولكن وجوب العمل مبني على إيه على وجود ترتيب للاحتمالات ولا عدم وجود احتمالات ترتيب للاحتمالات فنعمل بأي احتمال هذا يجب ولا مستحب ولا بمزاجك هذا واجب هذا واجب من شارعا فقط شارعا وإيه وعرفا ودل اللي حصل فيما بيننا هذا يجب شرعا وعرفا بل دلف نصوص ومواد القانون والدستور ولذلك دايما في فقرات توضيحية بتوضح لأن بيجي أحيانا القانون أو المادة مبهامة مجملة فلازم يكون في نص تفسيري النص اللي بيفسر النص الأصلي لا يقعد يفسره أو يوضحه معايا يا جماعة ده وظيفته ليه يوضح لأنه يحتمل فمضطر إن هو يوضح له هنا أما لو كانت الاحتمالات مترتبة فخلاص يبقى أنه يقول لك يبقى أنت تعمل بالظاهر ده معروف في القانون يعني إذا قلنا أن الآيات المشرفة أو الحديث النبوية المشرفة أن دي تحتمل فنصوص ومواد أي دستور في الدنيا كذلك إيه؟ تحتمل بس في فرق بين اتنين. في فرق بين الاثنين ان هذه من اوله إلى اخره تحتمل باطلا اما نصوص المشرفه في الكتاب والسنه لا تحتمل الا, إلا حقا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما حد يجي يقول لي أنتو المقطوع في الفهم من خلال الكتاب والسنة شيء صغير أوي وأنت عندك الأدلة بتقول أو مقالات بعض العلمة بتقول الكلام مش صحيح. كلام ده مصرحيح كلام ده مرفوض تماما أنا أي نص يجي لي أي آية أي أمر أي ناي في النصوص المشرفه لازم أعمل بمقتضى الترتيب الأول في الاحتمالات مزوط كده لأن وجوب العمل بمقتضى هذه النصوص المشرفة لا بشرط عدم الاحتمال وإنما بشرط أول الإيه؟ الاحتمالات يعني إذا كان في احتمال أول يبي يجب العمل به معايا يا إخوانا إلا أن تأتي قرينة أو دليل آخر ولا لا مش هنعمل بالاحتمال الأول ده لنعمل رقم اثنين دي مشألة أخرى لو ما جاليش هذه القرينة لو ما جاليش هذا الدليل يبقى ما يجبش علي إلا أن أعمل بالإيه بالاحتمال الأول واضح يا زين المسألة يبى هذا الكلام التشويش على الدين عساسي يقولك احنا مستحيل نطبق احنا مستحيل نطبق الشرع لأن كلها مصدونة كلها محتملة واللي احتمل دا ده يحتمل ده, طب وبعدين فين بقى شرع ربنا لا شرع ربنا موجود شرع ربنا مفصل منزل ومفصل وشرع ربنا يقتضي ان استجيب لله في امري وناهيه وفي سائر شرعه بمجرد الاحتمال الاول ده انا هفترض معاك في قضيه الاحتمالات دي بمجرد الاحتمال الاول اذا يجب مش شرعا فقط شرعا وعرفا ولغه بل وقانونا معايا يا جماعه ها احنا ايه اللي دخلنا هنا ها ايوه إن احتمال قضية معتزلة معتزل عمله قاعدوا قواعد من القواعد دي إن القرآن يحتمل وإن ألفاظه كلها مظنونه وتراكيبه ودلالاته مظنونه وبالتالي ما فيش عندهم حاجة قطعية يروح هم مؤلفين قواعد يجعلونها قطعية فيبدأ إيه اللي يحكم على الثاني القطع يحكم على الظنّي ولا الظنّي يحكم على القطعي يقول لك لا ما إحنا هن هنحاكم الظنّي للقطع اللي حيحكم هو القطعي طب فين القطعي ما تلاقيش القرآن هو القطعي ما تلاقيش السنة هي القطعي وإنما تجد القطعي المهومات اللي كانت في في في نضرب بسال سريع ونصادم زي المسألة اللي حتكلمنا عنها من قابل في موضوع الأسماء والصفات. ان هو توهم إن مجرد إثبات الصفه لله تعني انتقاصا انتقاص من خلال تجزئة من خلال افتقار وموضوع التشبيه ايا كان بقى علالهم لكن هو ظن إن مجرد الإثبات حيؤدي إلى الايه فهذا أوجب عليه أمر إنه يؤول هذا الذي أدى إلى الانتقاص لأنه هو بيقول لا حاشا لله تعالى إننا ننتقص أن أنتقص فإيه الحل نأول الالفاظ ايه اللي خلاه ان هو قاعد قاعدة عنده هذه القاعدة تقول إن كل إثبات لهذه الصفات تعني انتقاصا فبدأ كل آية كل نص من آية أو كل نص من حديث يعد من المصفة دي كل ايه كل حديث في صفه لله عز وجل يعديها من المصفى دي ايه المصفى دي القاعده اللي قاعدتها ان لو اثبت الصفه دي يبقى يعني ده ايه انتقاصا يبقى انا مش حسبتها كده يفضل يقول زي ما يجي يقول يقول مثلا ان انا لو قلت ان في قضاء وقدر وان ربنا خلق افعال العباد أن الله خلق العباد وأفعالهم إن ده يقتضي نسبة الظلم إلى الله كيف يخلق أفعالهم ثم يحاسبهم عليها هو أخذ شطر القضية ونسي الشطر التاني أخذ شطر القضية ونسي التاني وجعلها قعدة كل ما تيجي آية كل ما يجي حديث يدل على إن ربنا قدر وخلق الأفعال يعدي على المصفة دي يقول لا عزينا أولا بتوع التكفير كل ما يجي آية تدل على إن إحنا ببنكفرش فاعل الله لا يوقفها يقول لا للإيمان الإيمان قول وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص حتة واحدة لإما يقعد كله في القلب لإما يتشال كله من القلب معايا كده فبالتالي لما يعمل كبيرة هنودي حنسيبه بكبرته في القلب مش هينفع لأنه عنده قاعده بتقول أنه لا يزيد ولا ولا ينقص وبالتالي طالما نقص يبقى انتقط بالكليه طلعه لي بقى من الدين خاص فايه اللي خليه أول يتأول كل النصوص المشرفة دي قاعده خطأ موهومة هو حاكم نصوص الشرع بتاعت ربنا حاكمها إليه لا أما منهج أهل السنة إن كانوا بحكم كل هذه القواعد لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طيب. الأول من اعتقد معانيا ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها فهذا أساس الابتداع في دين الله تعالى ومن أمثلة خطائهم في الدليل والمدلول يعني إيه في الدليل والمدلول معي يا جماعة صدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يرى تاني معايا يرى تاني يقول الأول من يعتقد معاني ثم أراد حمل الفاظ القرآن عليه وأولئك الصنفان الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به الصنف الثاني من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به وأذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيا أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل للمدلول الدليل هو موضع إلى آياء والحديث فإحنا بكلم بقاته في تفسير القرآن يبقى الآية دليل دليل على كيت الكيد ده هو المدلول يبقى بستدل من الآية على وجوب كذا فين الدليل بتاع وجوب الصلاة الآية وأقيم الصلاة هذا هو الدليل إيه المدلول إيه وجوب الصلاة هذا هو المدلول معايا يا جماعة ده الدليل المدلول فممكن يكون ما أرادوا إثباته أو نفيه حقا ولكن مش ده دليله مش ده الموضع بتاعه وممكن يكون ما قالوه باطلا يبقى خطأهم في الدليل والمدلول يعني لا الآية بتقول كده ولا هم أرادوا أن يقولوا بالآية صحيح أصلا فهذا معنى الدليل والمدلول يقول وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل المدلول وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية ومن أمثلة خطائهم في الدليل والمدلول تأديد النفي في قوله تعالى لن تراني في قصة موسى وقد قال به المعتزله وذلك لأنهم اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرى فعمدوا إلى القرآن فاستدلوا بآيات لا دلالة فيها على مذهبهم يعني إيه لن تراني تجد مثلا الزمخشري إمام من أئمة اللغة فالمفترض أنه أدرى الناس بـ بـ بـ بألفاظ العرب وبمعاني تلك الألفاظ لكن إذا به يحاكم علوم اللغة الجامدة اللي وضعها العرب إلى القاعدة التي يعتقدها ويدين بها لن حرف إيه نفي يريد يفيد النفي لا يفيد النفي لم يفيد النفي صح كل هذه حروف وضعها العرب تريد نفي شيء لكن العرب كان في دقه في وضعهم الالفاظ فلما قالوا لا قصدوا بها نفيا لكن يختلف عن النفي الذي ارادوه بلن يساعد على ذلك مخارج الصوت So what is the knowledge of the words? It says that when the Arab said no No This is the material that happened What did he say? What did he say? The acceptance The acceptance The acceptance of the sound But the وعلى إنه لا يتعلق بقضية التأبيد ولا الإطلاق هو دل على إنه نفي قوي لكن في وقته معايا كده فلذلك لما يأتي قول الله تعالى قال لن تراني لنهنل ل لتأكيد النفي لكن لا لتب لتأبيد النفي فرق بين التأكيد والتأبيد التأبيد يعني أبدا مين أبدا ممكن لا لتستخدم لكذا الأساس إن علم الأصوات يساعد على هذا فالعربي كان ينطق لا المقصود بها الإطلاق والتأبيد لكن لم فيها قطع فدل على التأكيد لكن لا على التأبيد فهنا الراجل الزمخشري وهو علامه في اللغة لكن يخالف ما عرفه يقول إيه ويقول هنا لم تراني على التأبيت يعني لم تراني أبدا إزاي ده؟ هو عملي دلوقتي حاكم العلوم الموضوعة من أيام عرب الجاهلية حاكمها إلى إيه إلى القاعدة العقدي وانت تيجي تقرأ الزمخشار وإن أبتأبير لك وخلاص بقى الزمخشار علامة وراجل في النحو وفي اللغة لكن شوف إزاي ساقة الأمر وغيره وحوره علشان يفيد عنده المبدأ المعتزلي، العقيدة المعتزلية اللي بتقول إيه أن الله لا يرى في الآخرة أما عقيدة اهل السنة فإن الله تعالى يرى في الآخرة سبحانه وتعالى فلن تراني هنا خطأ في الدليل لان ده مش معنى لن تراني وخطأ في المدلول المدلول أن الله لا يرى في الآخرة يبقى خطأ في الدليل والمدلول مع. ما الذي حملهم على ذلك القاعدة اللي ظنها جعلها عقيدة قطعية يحاكم عليها كل شيء ونفيهم للرؤية في قول تعالى الى ربها ناظرة نفس الكلام وذلك لأنهم اعتقدوا أن الله لا يرى فحرفوا معنى هذه الآية لتوافق مذهب مذهبهم شوف التحريف لدرجه ان يصل التحريف الى التحريف اللفظي فده في في في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فيروحوا المحرفين فكلم الله موسى تقريبا فين الفاعل موسى وكان الايه ان موسى كلم الله تعالى وده طبعا خطا في الدليل ولا والمدلول تحريف وصل الى الى تحريف لفظي لفظي متعمد في القرطبليه ما نزل القران ما نزل الشرع ما نزل الدين الا لاخراج العبد من هواه ليتبع العبد ذلك الدين في كل شانه مش ان انت تيجي تحكم على الدين طب اللهم الدين ايه ده ما يبقاش دين بقى واضح هذا المعنى نعم وقد كانت هذه الطريقة سببا لولوج كثير من المبتدعة كالرافضة والفلاسفة والقرامضة باب التأويل وتحريف, وتحريف نصوص كلام الله سبحانه ومن أمثلة خطائهم في الدليل لا في المدلول وهو كثير عند الصوفية والوعاظ, كثير والوعاظ لأن في معاني الصوفية والوعاظ خصوصا الخدمة مش الصوفية الخرافية اللي الكثير من الصوفية الآن عليها للأسف في الشريط من أول ابن عربي الصوفية الخرافية اللي اللي, اللي بتتمسح في هو تطلب النفع والضر من الأموات وعذير قضايا صوفية الخرافية اللي هي دوتي متمكنة ومتمريسة على طوائف الصوفية لكن في الحقيقة الصوفية نشأت اجتهادا وموعظة وزهدا وتركا دين نشأتها فتجد كثير من الصوفيه ما تكلموا ما كانش عندهم تمكن عندهم المعنى صحيح لكن لا يتمكنون من الاستدلال عليه فيبدأوا انهم يتكلفوا الادله الاستدلال على تلك المعاني واحيانا يبالغوا في قضية الوعظ والزهد والخروج من الدنيا وذكتات في العبادة فيجدوا ما فيش ادلة كثيرة تساعدهم على تلك المعاني لان هم بالغوا فيها مش هنقول اخترعوا أصلها لكن اخترعوا وصفها وتفصيلها أو زادوا فيه على جهة المبالغة فما وجدوش ما يساعدهم من تلك الأدلة من الأدلة على تلك المعاني فيعملوا ايه يتكلفون هذه الأدلة حتى تؤدي إلى, إلى ذلك المعنى نعم من أمثلة خطائهم في الدليل لا في المدلول هو كثير عند الصوفية والوعاظ تفسير بعض الصوفية قول تعالى إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده الآية قال هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف بيده غرفه بالآخذ منها قدر الحاجة وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. شوف القرطبي أليه؟ بقى؟ قال القرطبي رحمه الله. رحمه الله رحمه الله تعالى. قلت ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر لكن معناه صحيح من غير هذا. صحيح والمعنى يختلف فيه؟ لأن الأحوال الثلاثة دي إن فيه واحد أخذ الدنيا طولا وعرضا هو أحد الدنيا طولا وعرضا واحد يأخذ من عقد الحال. وده في خلاف في هذا المعنى. And كل واحد person wants عند الله في الدنيا in هل في خلاف in the end Is there a difference in this? But at the moment Is this verse a belief in this meaning? No What did that verse come to this? Or did it come to other things? Yes, if it بالتدبر في تلك الآيات أنا ممكن اقول ايه ده مش ده معنى الآية ولا يدل عليه ولكن يصح بالإشارة كيتو كيتو كيت وكيت وكيت زي ما نقول مثلا إن ده مثال إن النهر دي هي الدنيا زي ما قالوا كده إن النهر الدنيا فجيه النبي أو جيه طالوت طالوت فقال لهم وكان هذا هو الداعية إلى الله تعالى فالداعية لا بد أن يقوم ليحذر الناس من تلك الدنيا ويتجري بين أيديهم هذا جامع صحيح ولا لا ضابط يعني هذا جامع بينه وممكن ولا مش ممكن لكن هذا لا تدل عليه الآية بطريق المباشرة لا بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم وإنما بطريق الإشارة وهو لطيف وقد يعترض عليه معايا جماعة فالتفسير الإشاري مشتهر جدا عند الصوفية فيه ما هو صحيح وفيه جواهر من الكلام وفيه ما هو إيه ما هو إيه يعني غث ضعيف لا يصح نعم وقد يكون خطأهم في الدليل والمدلول كذلك استدل بعض المتصوفة بقوله تعالى اركض رجلك على جواز الرقص على جواز الرقص هذا صحيح. فهم يجعلون الرقص الخرافية لأن الرقص هذا عبادة وطاعة ويستدلون على ذلك يستدلون من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والسلام يعني هل يتصوروا هذا يعني العقلاء لو غمضنا عننا وتوهمنا رحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناه يجلس بين أصحابه يذكر الله تعالى لو حقاهم واحد يرقص يعتبر هذا طاعة هل يظن ذلك في الصحابه رضي الله عنهم اما اي استدلال ان صح هذا الاستدلال فانما على سبيل الاستثناء او شيء غير عادي زي ما يجي واحد يقول ايه واحد بيقرا القران بيهز ظهره كده ها وهو بيسمع ايه حكم ده ملوش حكم ايه الحكم ملوش حكم ليه لان الحكم في الامور المقدوره المقصوده لكن ده عاده ما يبقى حركه غير اراديه معي زي ما أنا بتكلم كده الحركه غير راضية عمل اشير بيدي فإنت ليت إدي إذا غير غير مقصود غير مراد لم يتكلم عنه الشر خلاص فإذا ورد إن بعض الصحابي لما سمع شيء آيم آفز على رجله أو حجل على رجله يبقى ده مش قاعدة مضطردة وإنما ده شيء فجاءه زي ما أغشي على واحد هل أقول أنا من العباده أن يغشي عليك لا ينفعش ففي أمور غير مقصودة غير متعمدة لا حكم لا ولا حكم فيها فلا يصح الاستدلال بتلك المواضع على ذلك المعنى فهذا العجب أن يستدل أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب على جواز الرقص نعم الثاني من يبقى ده خطأ في الدليل وإيه والمدل. لا الآية بتدل على كده ولا حتى اللي عايزين يدلوا عليه شيء صحيح الثاني من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب والمنزل به, والمنزل عليه والمخاطب به وملابسات النزول بأسباب النزول وقصص الآيات وعادات المخاطبين إلى آخره وقد ذكرت مثالا لذلك في التنبيهات على التفسير باللغة عند الحديث عن منهج هجئ بعبيدة فذان النوعان إذا وقع ليس كل ما صح ليس كل ما صح في اللغة يصح فين في الكلام حتى في فيها بنا حتى دعك من القرآن لا فيها بنا شوف هو كان بيكلم بيقول ايه بيقول عام الايات العامه المخصصه هي تمشي لغه مخصصه ولا لا تمشي لغه مخصصه لكن ما تنفعش في المعنى لازم تبقى مخصصه صح كده زي ما نقول مثلا خروج الايه ان خروج غير الملوث لو قال خروج غير الملوث يصح لغه يصح لغه لو غير لغه لكن لا يصح وفقا لا يصح فقها فالمقصود ان مش كل اللي صح في اللغة في الإعراب في الناح يصح في المعنى فما البال في القرآن ولذلك من القواعد القرآنية أن القرآن يحمل على أدلغ وأفصح كلام العرب فمهما وجدت من كلام العرب فصيحا فاحمل القرآن على أفصحه واضح لكن على مجرد المحتمل من الكلام العربي هذا لا يصح ولا هليق بكلام لا تعالى فهذان النوعان إذا وقع في تفسير ما فإنه يحكم بدمه نظرا لأنه فسر القرآن بما لا يسوغ له وحمله على غير المراد به ولذا فإن تفاسير السلف لا يوجد فيها تفاسير على هذه الشاكلة وإن كان ورد عن مجاهد بعض التفاسير المذمومة كتفسيره قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين قال لم يمسخوا إنما هو مثل ضرب لهم كما ضرب لهم مثل الحمار يحمل أسفارا هذه التفاسير مذمومة التي وردت عنه لم تخرجه رحمه الله تعالى عن الإمامة, عن الإمامة في التفسير حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وإذا حكم على كتاب في التفسير بأنه مذموم فإن هذا يكون بالنظر إلى منهج الاستدلال عند, المفسر عند هذا المفسر فالمعتزله مثلا مصنفون مصنفون طبعا اكذب الناس في هذا اكذب الناس في هذا اكذب الناس على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلق الله المؤمنين هم الايه الرافضه اكذب الناس في الدليل والمدلول مع جميعا اكذب الناس فتجد هنا يعني في كلامه في استدلالاتهم العجب العجاب ومنها أنهم يفسرون قول الله تعالى أن تذبحوا بقرة أن البقرة هنا مين؟ عائشة رضي الله عنها وشرفها الله تعالى وبرأها من فوق سبع سماوات وجعلها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وهو الذي أراها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها إياه صلى الله عليه وسلم فأنا البقرة قلت بإيه إيه إيه ده, ده فعلا يعني من والله والله اللي يوصف بالبقر بالبقرة اللي قال كده اذا وصفت بقره تظلم من البقر لأن البقر تعرف لما خلقت ولا تكذب على الله تعالى وفي الحديث لما بقره حمل صاحبها عليها فقالت انا لم إيه لم نخلق لهذا فالبقره تصدق وتعرف ما خلقها الله تعالى من اجل اما دول فهم كالانعام بل هم اضر يكذبون على الله وعلى خلق الله فلعنة الله على الكافرين نعم فالمعتزلة مثلا مصنفون في هذا النوع من الرأي نظرا لمنهجهم في الاستدلال ولتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون ومع الحكم على تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذموم لتفسير الزمخشري فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم بل فيه ما يوافق الحام تفسر بالمأسوف هم صفحتين وتصبروا معنا طيب. التفسير بالمأثور يعد بعض بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين مع حكاية الخلاف في إدخال التابعين في التفسير المأثور وهذا التقسيم للتفسير بالمأثور فيه نظر ويحتاج إلى تحرير ومن الإشكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم تفسير في حكم تفسير التابعي وانه لا يكون حجه ثم يقولون في نهايه بحث التفسير بالناثور انه يجب الاخذ به ايوه نعم هذا من التناقض يعني هم يدخلون تفسير التابعي فين في التفسير بالماثور ويقولون ان التفسير بالماثور كله حجه ولما يجي يتكلموا عن تفسير التابعي فقط يقولوا والله لا تفسير التابعي ده موقوف يبقى يا اما انت تدخله فيبقى مقبول ها ويبقى حجه اول انت تخرجوها بالتالي ما بقاش من التفسير بالماثور واضح هذا المعنى هذا ما اراد قوله وهذا من المواضع اللطيفه التي حرر فيها المصنف هذا نعم والمراد هنا أن لفظه مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف فلو سألت لما سمي تفسيرا بالمأثور هل هو مجرد اصطلاح لا معنى له أم يراد به ما أثر عن من سلف بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم وختما بالتابعين أم الاستفسار الأول فالذي أما الاستفسار الأول فالذي يظهر أنه غير وارد لأنه لا بد أنه اصطلح عليه لمعنى نعم يعني تفسير بالمأثور لمعنى إيه المعنى؟ أما الثاني أما الثاني وهو الظاهر من اللفظ فعليه اعتراضان الأول أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به فإن كان المفسر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفسير قول الله تعالى كات بقول الله تعالى كات يبدأ تفسير من الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي كذلك والذي قال هذا والتابعي كذلك إذن التفسير بالقرآن في الحقيقة يرجع إلى من فسر الا أن يأتي في القرآن يقول أن تفسير هذا الموضع هذا وذا لم يحصل يبقى لابد أن نجعل تفسير القرآن موزعا شائعا في المقامات التانية في الطبقات الأخرى القرآن من النبي تفسير القرآن بالقرآن من خلال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن بالقرآن من خلال الصحاب. تفسير القرآن بالقرآن من خلال التابعين وهكذا واضح ثم لاحظ. ثم لاحظ, ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من هو من ثم التفسير لاحظ ثم لاحظ ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من التفسير بالرأي وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية بهذه الآية هو الرأي والاجتهاد نعم يعني هو ولذلك هذا من الرأي المحمود هذا من الاجتهاد المقبول فإنه لم يقف على تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم صريحا في هذا فبالتالي يعمل رأيه واجتهاده فيرى أن تلك الآية تصلح تفسيرا للآية الأخرى فيقول تفسير قول الله تعالى كيت هو كيت في الآية الأخرى فهذا وإن كان تفسير صحابي بالقرآن لكنه في الحقيقة برأيه واجتهاده ولهذا ليس كل ما ورد عن الصحابة يكون مقبولا من الممكن أن يعارضه صحابي آخر وأن يخطئه صحابي آخر صحيح ولا مصعي؟ ممكن أن يخطئه وليس كل ما قيل أنه تفسير الآية بالآية أن يكون ذلك صحيحا لأنه من الممكن أن يكون قد أخطأ من فسر الآية بالآية الأخرى فلا يراد بالآية التي فسر بها لا يراد تفسير تلك الآية فقد أخطأ باجتهاده واضح فهو مجتهد مخطئ معذور مأجور معاي يا إخوان نعم ولا يلزم أن كل من فسر وهذا مجاهد فسر وهذا مجاهد فسر قوله تعالى ثم السبيل يسره بقوله تعالى إنا هديناه السبيل أيوه هذا موضع مجاهد أي رتبته هو تابعي وهو إمام في التفسير وهو صاحب ابن عباس والذي راجع وسأل ابن عباس في القرآن آية آية موضعا موضع رحمة الله عليه وفسر قول الله وهذه القران ثم السبيل يسر بالقرآن بموضع آخر يريد القرآن بالايه لكن الحقيقة عن طريق الاجتهاد واجتهد فظن أن معنى الأولى في الثاني لكن لي اخدوا عطبا وحصدت ضد هو ذكر أن الإمام الطابري رجح القول الأخر ثم السبيل يسر يعني السبيل يعني الطريق طريق النجاة يعني يسر له هداه طريق النجاة وطريق إليه هذا هو المقصود أنه ودا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أنه سبيل سبيل إلى الله سبيل النجاة الطريق الدين الشرع وهكذا يعني بين له ما به ينجو بين يدي الله تعالى لكن الإمام الطبري وكثير وهذا يعني لائق جدا قال ثم سبيل يسر يعني خروجه من بطن أمه واستدلع ذلك بالسياق إن قبل كذا في الخلق نعم ومع ذلك الثاني الثاني نحن الأول الثاني عشان قلنا الثاني فعليه اعتراضان الظاهر من اللفظ يعني هل هو السؤال هنا ايه ام يراد به يعني يراد بالتفسير بالماثور ما اثر يعني يراد كل ما اثر عن من سلف بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم وختما بالتبعين هو ده المعنى بتاع التفسير بالماثور هو بيقول كده فبيقول في اعتراضين لو احنا سلمنا بكده الاعتراض الاول اللي ذكره that في truth تفسير interpretation of the Qur'an in the Qur'an this is a complex, where is it? and that the disciples are going to blame and that the disciples are going to blame and thus I can't be able to cut that this is a interpretation of the guilt with me? that it can طيب الثاني بقى نفس الافتراض الثاني اللي يمنعنا من ان احنا نقول ان التفسير بالماثور هو كل ما ورد ده من اول النبي صلى الله عليه وسلم الى التابعين لماذا الثاني لماذا توقف النقل عند التابعين ولم يذكر من بعدهم وما بيذكر من بعدهم ولم يذكر من بعدهم مع أن فيهم من الأئمة في التفسير من فيهم وأقوالهم مدونة ومحفوظة والطريق إليهم هو بالاثر كالتابعين والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور ويجب الأخذ به ثلاثة أنواع خلي بالنبع بقى هو يحرر الموضع هذه المواضع اللطيفة ويحرر الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسيره القرآن أيها تفسير تأثير بالمأثور النبي صلى الله عليه وسلم إن ما هذا وحيه هو, هو أعرف الخلق بكلام الحق صلى الله عليه وسلم نعم الثاني ما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول والمغيبات والمغيبات والمغيبات, والمغيبات الأمور الغيبية فالروم الغريب لا تاتي من قبل عايزين نضمن انه ما قال ذلك من جات الراي الاجتهاد وانما قال ذلك موقوفا عن المعصوم ها هو ده المعنى فاذا اتى عن المعصوم صلى الله عليه وسلم خلاص او اذا كان له حكم هذا بانه يكون مرفوع زي ما ايه كاسباب النزول احنا قلنا ان كل رواه الصحابي من اسباب النزول له حكم الايه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما يقول نزلت في كيت ويكون هذا بطريقة مباشرة مش بطريقة الاكتهاد ما يكونش هو محضرش الوقعة فعايز يقول يعني انها نزلت في مثل هذا لا لأنا أردت بهذا انه يؤود ويصرح ان الاية نزلت بسبب الموقف هذا بعينه هو ذا اللي يحكم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الأمور الغيبية التي لا تدرك إلا إلا بالوحي وكذلك أمور الحلال والحرام في الحقيقة برضو قد لا تدرك إلا بالوحي معايا يا أخوانا يعني الشرط كل يعني درب الأمثلة بأنه لا يدرك إلا بالوحي هي الأمور الغيبية نعم ولذلك مثلا أحلت حديث ابن عمر المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان نعم فالسمك والجراد وأما الدمان فالكابد والطحال هذا الحديث مرفوع لكنه لا يصح رفعا ويصح وقفا وله حكم الرفع يقول لا يصح رفعا من جهة الإسناد وهو صحيح وقفا على ابن عمر لكن ما قاله ابن عمر من عند نفسه له حكم الرفع لأنه ما يجوز أن يقول ابن عمر من عند نفسه احلت لنا وحرم علينا وغير ذلك إلا إن كان ذلك لا يعني سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم الثالث ما يجمع عليه الصحابة أو التابعون وهذا يلحق بالمأثور لوجوب الأخذ به لأن الإجماع حجة وأما تفسير الصحابة فإن كان مجمعا عليه أو كان سبب نزول أو إخبارا عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع كما مر وإن كان غير ذلك فهو من باب الاجتهاد والرأي سواء كان سواء كان معتمده اللغة أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير وتفسير التابعي الحق بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون وما عداه فهو تفسير بالرأي وقد سبق تفصيل لتفسير الصحابي والتابعي فراجعه اختلاف السلف في التفسير